إليكم الحلقة الأولى من مغامرات أبو لمع أبو لمع الأصلي أبو لمع الأصلي ظهرة برية فرعرعت بين الأبغال والأحراش في جو أسود الرهيب مفعم بالفخر والكلام الحش وظل أبو لمع الأصلي محمد احمد المصري يمشي بين المزارع والاحراج ووصل الى الخف حيث التقى بفؤاد وهو فؤاد راتب الخواج بيجو وملمعه ازهار شريف وهنا ادرك ابو لمعه الصباح فبدأ في الكلام المباح انتو يا ناس يلي بتضعوا مش مشكله حرام عليكم احنا عاوزين ننام مين؟ أنا بازا ايه متعاوزين النهاردة متعاوزين ايه يعني وبعدين بقى في اليوم اللي ما تقلوه السمس دي ايه ايه لهاو بتاعتك دي ما دقش الكفتة انت عمال يدق في الكفتة بعلك سبع ساعات دي مفرق الكفته بتاعك دي خبال ياري اسمتي ده لخ من اللي جابه أبو لام على خلق بالجملي، بالجملي، في الجملي! يا ناة! مصرح منامخنا ولا دقاة؟ انساك دي بقى! احطم والله اضعف لك جمعة! تاخد اسمه جمعة ربنا يسخس ويبقى ثلاث! <تصفيق> <تصفيق> يا ناة السماة! يا ناة الهاول! يا ناة الهاول! يا ناة الهاول! يا ناة الهاول! جماعاتي ام لمعة والدي! تخاطب رجلاً؟ رجلاً؟ لو النبي ده خواده! وخواجه كمان انصم يا ابو لمعه وهنا تصم ابو لمعه يا خال الله شيل يا ولدي الفيل اللي تحت بعض ادي فين تحت بعده ايه الحكايه دي يا خاطر ابو لمعه اه وخيت ابوك معاوز مستكيلك الفسته بتاعتك ده يا فوز احتاج من خواجه لسه باصنا ما صحيش هذا فأنا تعبى نفسي بالكفتة على ذينا نجعت في الانتخابات وأكر الأصوات والأخر تأذاني والنزمال أعداني ودي دي حتهوسني والله العظيم بحق الناني. النانية وبذل ما أكيب الله ما باه ما تستفلك سريعة في الست بتاعك دي والله العظيم أنا بك نعزل يا نانية والله العظيم ومن سامعة عايز معاه. ما عايز أعزل معاه تكلم أصنقك واحد أجيبه عكا أتحلم عكا ليم التفاس ما تصوف الخكاية دا ده حاجة جميل معلصة يا خواجة حفقة تعالية تعايا بماية تعايا عزيز تعال تعا متسلم مع بعض كده خامسة كده ناخد وندي سحالة مرساك كسر سير مرساك بس تعالة تعالة يا سلام. يا سلام يا السلام يا السلام على اللسان اللي بينقى تعاف الله يعزك يا ابني يا خواجة عجب لك عسر لا نرسي يا خبيب أقول لي من خاء نعم خدريتك مرسخ خدريتك الكلام ده اه انا معتلاك لما ليس؟ كفا ما قال? <تصفي> انا مرسح نفسي من يوم سبعتاصر صوبة <تصفيق> سنة تسعة سنه وتسعين الف واحد وستان. سنة كم? سبعة وتسعين الف تلتمية واحد وستان. ادي تسعة واحد وستان? اه زبطك ادي. ادي هجرية دي ولا ميلادية? لا. ده لعبنا يا, يا خواجه مرشح نفسي طب وسنبك يا خواجه ابعد عن سنبك ويخلص زي ما من أنا انا بترشح وانا لسه عيل صغير بتاع 9 سنين 9 سنين و13 شهر لجل الجامعات 13 شهر و5 جنيه غرامه تقولها من حانه تروح الصايف ايه يا كبايب خلينا هنا وانت في كنت مرشح نفسك في دايره دايره طب هو اتصرفت عندي كنت مرشح نفسي في دايره سمال انسى في دايره ثاني <تصفيق> لا دي زرخت لك خبطه الدنيا اه كانت خبطه جامده قوي انا ما قلتلاش لا ما قلتش ليه استنى <تصفيق> اه ولا كده بقى كنت نازل على مبادئ اه انا كنت نازل على مبادئ العلوم <تصفيق> معايا صار وانا ولا خبط السما لاما طبعا ايضا كبا يا خبتاني وقال لي بقى واحد وشفاقت وباقى اه في الدعاية كام دعاية يا بتاع الدعاية ادي نبع المسامير واللي ارقش الاجاج تساح بقى اه واحد يبلع النار اه تصدب ايه قل عوث ابن خالي كان ناجم ضد بيشوف العبد عمل عملته عملت ايه الصيف يا خواجة طوله تسعه مساء اه بالعرض مش كده الله. انت مين اعدك لا لا ما بعرف كل شئ ما عارف ياخوس طب انا يومها عملت ايه هي. يومها اه. يومها لعبتو مصارعه ما واخد اسد كانوا مجوعين اسبوع حد كذا اه. اه وانا بقى واقف لابس له المياه بتاع المصارعه والاسد كمان كان لابس مياه حتى تا. تسلسل اهه السويش صف يا سواقه ومن غير حزام خلي اقول خطف رجل الاسد الاصحاب رائع ايه يا آه انت <تسلم> مسرع مع اسد حاج وكدا؟ ايه بكي؟ بنصدم على بعض خلي بعدك. رحت واخده دماغ اخدك دماغ؟ لا <تصفيق> ما فس <مفيف> لجار <تصفيق> اما راخدك ايه؟ يا خبيبي ما فس داي ايه احنا في الاسد؟ عابد احنا في الازاعة المهم المهم الاسد هجمته عليه اه وانت باك في الستين دخل طوف عبد يا اخوار اجا اه؟ أديني عمر وارميني من فوق المجمع مثل مهم عندي ده خدت الاسد جمال وبدأ صوت واخد أسد يصوت مش انت ايه زيب الضحيق الضحيق تايد وبعد ما صوت بصاني بقى بعد ما صوت الأسد بصاني كده وقال لي بقى كده يا بولمعة قلت له كده يا عفو قلت له كده يا أصد آه بحنا كنا أصد بعض آه آه من يا أخي وجه هجم علي زي الوع وهو فتح بقه آه انت بس أنا وستكت لما بقى بينه وبينه كتير كم حاجة بتاعة اثنين ثلاثة ايه بس خمس قلت سيبه لما يقرب تبس علي بقى بينه وبينه اثنين ثلاثة ايه بس ما اللي قلت سيبه لما يقرب لا لما يبعد زريف مصر ساعنا اليوم هكت حماش بقونا اخذك دماغ يا جبابي مفيس لزوم ايه حنف اللي هاجم عليك زي الواجس دي تبس علي لقيت دفتها روح قوانتك صلعت من جابي حجرين من الزناد دولي لما تخبطهم في بعض يولعوا ما انت عارفهم ايبا ايبا عارفهم عارفهم من حجرين دولي لما يتشكوا في بعضه يعملتوا نار سايبك مجداد ازاي دعا اخمف العسد اللي هجم عليك وفاتيخ لك بقه طب وايه يعني؟ ما أنا كمان كنت مفتح لباقي ها <تصفيق> ها ها ها ها مني لما رأى نفسه بيحط في نفسه <تصفيق> في الضاب ها ها ومناخير الأسهد ليش باقي اه في مناخيره يا أخواجه ما تعتاش <تصفيق> <أي. تصفيق> صار من فدس اللعبة أغسك؟ لا فابنتخيرك أصدنا كنت والتواش البطن لا دي زراندو وص كبير من سماك وقدم وانا كان ما رحت حجر حضر الزناد الاولان في ان اتحذر الخجر بأثمات ثلاثة عمد دماغة صارة ها انبسطت ما في ثانية يا خواجه مش حتى الداخل. لا لا مش حتى الداخل. بس ما فيه ثانية يا خواجه لا افرتي لحد الابتي اي راسك جوا بوء الاسد انه حصل اه وبدأ انت تسأل حد خلو ملان راسك جوا بوء الاسد وقلت ما مراتفة مقالة افتقل في الحاجات دي واجب كده قعدت راسي جوا بوء الاسد كتير كام حمتان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا رجل السبيل ايه وراسك وراتك جوابك الأسد وما رايح به الشغل وقاي بهم الشغل ودعنا نعم <تصفيق> رايح الشغل وجايه من الشغل والأسد مسك في دماغك أسد ومسك في عدم يا خواجل فهمي ده فهمي, ده. فهمي ده. ده. انت يروح بالاسد بالأسد السغل أمنا يا حيربوكني <تصفيق> ايه يا ما انا شغل اترصد يعني انا انا افض يعني ازاي ازاي يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده ما انا كنت بلبس عليك كفته <تصفيق> <تصفيق> لا آه ما في سواق لا هترجع له وخياب دمه دي خاجة دي خاجة تجنن راسك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 انت قلت دلوقتي دلوقتي ان دماغك جوا فوق الى اشب وبيقرأت فيك وانا باعث وارسنا دي وبعدان ولمس انا بقى الصعية والناصر وبعدان وبعدان وبعدان ايوة صحيح وبعدان دي ملحش حلق عبدا حاجة زيئة دي بقى مفيش فايدراء لازم نروح دي موت فادي ها وبعدان مص نعم مص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 كل الدكترة اللي روكت عندهم قالوا لي ما فيه فايدة قلت ناجل الدكتر اللي فتح جديد النهاردة دي لما انساف الخواجه وجه برجليه اتعسينا سهلا وسهلا سهل يا خواجه. الله يخليك يا دكتور وحياة ابوك يا خبري سويد يا عجب مين أبو لمع العاصلي ايه هات ايه فيها ايه هو عيدتك دكتر ده بالوراثة يعني خليك معايا اه انت حاسس بايه بلعافية انا بنخس كده بالرجل ده اه بخرفاسة كده يعني ايه خرفاسة زي ما تقول كده يعني فيها فيها كزودة بس يعني بلعافية رجلك من منملة منملة اه يعني ايه منملة يعني فيها نم يعني انا الرخ لو بكسار بتاع نمل ما انت جيت لواحد واحد اخصائي يعني فالنمل لا خلي بالك انا اخطائي نمل واذن وحنجره انت بتاع نمل واذن وحنجره دا كان يوم له ده كانت في ايدي خلي بالك هي مان ده النمله وانا بعمل لها عمليه يا خبريت وين ايه بس على مهلك انت بقى. عملت عمليه النمله شفت ازاي جاتني بالليل كده اهوت تع... حوالي الساعه 8 النمله حلوة كده? اه. وصوتها مش طالح. يا دكتور كده ها. اه دي نملة بتتكلم? لا بتغني ما تفهم ما نجيلك اها. النملة بتغني? وعندها اصابة ايه? حفلة كان يومها. وفي وفيه خلل في الحبال الصوتية. عارف الحبال الصوتية على؟ اه? اه عارف الحبال الصوتية دي العراق دي اللي هنا دي. حلوة كده? اه اه. وكان يومها عندها حفلة. كانت راح تغني. اه. النملة بقى كانت راح تغني تقول ايه يا نملة تنسل على لي يا بلحهم دا كيبا كيبا وعملت العملية للنملة قصتها نملة بقى من نوع يعني ايه بقى نازم نملة فرسي لا رقعة لا يا سيد <تصفيق> وعملت لها العملية في الخبال السمطية ازاي قلتلي ازاي بالمشرط كده هي على لك من تحت رقبة النملة وروح تخابت خبطة فتحتلت من تحت رقبتها فتكسر الصخره حبه النمله يا استاذ زاي النمله آه عشان اشيل الصوتيه طيب يا خبابي انت اللي خد دلوقتي الوقت سلك الصوتيه وفاضل الخبال حلو كده سحبت لك اول حبل طلع في ايدي قلت حالي حلو بسحب الثاني اتف عشان كان دايب من الوسط قطع الخبله اتع حصل للنمله نازيف قعد كتير كام سنهات سنتان! والنجيس نازل سنتان! بقول لك صهران! ما ترساني شهرين. يا جدع عاصم بقول لك اسبعات! وبعدين معك معك اسبعان! اخر كلام يومين والله ما <تصفيق> انزل. ايه! لا ولا خدا! <تصفيق> فتفهمني عندك ايه عندك ايه! لما اخدا يا اه! ابن الزجير! معلوم! عنده خصاله. طب انا معاك! خلمت علي سوالي صابت كل يوم بيخط فيها سلم كويس أنا منعبت ننام ونبقى مساح <تصفيق> الولد غلط وسهالي أيوة. وبدل ما يخط السلم في الخزالة آه. خطه قوله بقى قول بلات السلم بلات المكنسة لا شيخ ايه بس دانتا نو دورت الشئين هلواد نحاول ربنا يعلم المهم عاوزيني صلع الخصة بخمسة ده ولا تزعل انا لسه معالج واحد بلع حتة بسبعة آه. اول مرة بيسمع على واحد بلع خصة بسبعة ليه واحد كل واحد يبلع حسب مقدرته يعني طب وحيات والدك يلا صلع لي السلم انت في انهجاب جاب بنقولك بلعت السلم يعني السلم بلعت ياظبطنك ايه سال جوا بطني لا والله ناصح هو لا اللي ناصح سايله بقيل عن النسلين انا عارفك نسلين انا شخصيا بعمل كده كل ده اول ساهر تعمل ايه اقبض المهية من هنا وابزعها من هنا تبلعها اه وبرضه تنشل. اتنسلت وانت بنعها اه ازاي بقى انا ابو ما تفهمش ازاي يا راجل قلب وما قستك ازاي؟ ذراف انا قاعد في وكان زحمه قاوي. بس tao بيقعد يا خواجه وفتح فاتح دق الواد لمح المهي كانت يا شباب انا فاضطت اطلع للسمن. اسكت عل اللي جرى اسكت. مال ده المكواجي مال ما المكواجي جاني بالع المكوا واخد بلع مكوه! مكوه! لا ومكوه ايه مكوه رجل <تصفيق> طب نصاف طلعت في المكوه الخضاك ده ازاي؟ نحنقول لك الحقيقة بس ده سر المهنة ما تجيب في شيرة الجنس الدكتار لا مصرح نجاس اه هو كان بلع مكوه ايه فايه فمكوه رجل اول انا ما عرفت كده ايه رحت النوم ومغنطاسي على السلامه بل عافيه المغناطيس بيا نقط الخبال طبعه النكوه هايل يا بس مهندس هايل اقفل على كده مش انت اسمع يا خوارج مش انت اسمهادي يا ابو كلام بول اصلي يا حرامك متسائل طب انا حالوني ده ما فيش مخلو معرفنيش في القرارات التاسعه تسعه معرفها شخصيه وشرابه شدرسك مسور في كل العالم ده قال لك هذا والعالم الاخر ايه ده كده كده اه الله لكن انت خدتنا في دوكا. تهام الاول ان اه اه اه اه اه اه اه اه ما بتحفت لا بني لكن دي وحيات دا اني مصدوبته. ما شوفته ما شوفهات ازاي دول يا اه ابني, ابني كانوا <تصفيق> كانت سبع نور بالسبع لام زمان اعاوي ايام السنه, <تصفيق> <تصفيق> السنة الكويت مش عندي عند السنن الكويت نخيب نار نخيب نار في السبع نور دي واحد واحد خد عام ايه بور اولا ايه النور لا نور اسود اه تولع النور تبقى ضح يلا اخويتي <تصفيق> وعندك احمر سادة واحمر مسجر <تصفيق> ايه ده ايه ايه ايه احمر مسجر اما لا وابيض وابيض غامق <تصفيق> تاني <تصفيق> فاسة جامده اوي انه ليس بس فلاس كده ابدا تهوانتوا يا ابني يا خواجه شفتوا حاجة عندنا كان مساد <تصفيق> هاكو هراوي أتباح بقى أنا بقى بينتزبون وعندك بصلي وتمي ورزي وكرمبي وتكبل القصار رزي وكرمبي ها دبعت مخصي عجبت مخصي لا مرسي مساوي يا خبيبي احنا نعرف النور اللحمر السادة يعني هو صح نخيب نقرة الأخمر المسجر ده يعني يعني اقف عادل <تصفيق> خيلو هاوي طب واللان دي لها اللي باصلي الباصلي اه يعني اتتنت <تصفيق> وعيدا وكان على يدنا فيها ازرق ميلي، ميلي اه على التبادي دي عشان اللي راكبين مراكب <تصفيق> مراكب في السارع ملاهي أبني ملاك برية دي لخبة الدنيا دي لكنون ها اللي واخد يقف قدام اللي يتساره دي قدها أغايته سبع ساعات الدم اللي واخد الدم قدام اللي يتساره السبع ساعات إن شاء الله تقف سنة محدث يتسلمه نفس <تصفيق> كلام دي مجنون يا اخيان يا اوك طب سمعك وحيزور مين دي؟ طب وقت في حلوان كنت زمان انا بقى ماسك المرور كله في الدولة اه اه واقف انا فوق جبل المعاصم ومنامعة ثان ثان في الجياسة <تصفيق> <تصفيق> اه دي دي واخد المخلفة. ومن ثوية واخد مخالفتان ايه دي؟ الخفصة في حلوان وانت فوق جبل المعاصم. وشفت السواء اغشفت شفت المعزن <تصفيق> ايه فكذا معقول او بادان اوف عندك يا حسين يا ابن ده انا مش مهم مش اللي بادي بادي. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <سخلوان>. لا صنش <تصفيق> او بادان او بادان مفيش يا خوانك من افا <تصفيق> وهو فخلهان الزايده انت الزايده وابتدو انا في فبرا وملا فان فان في العبثيه وليهم تكمل مسروق في العبثيه ولم تقو زايده مين سماك مين ها ها في ها وملمة في العباسين تعدنا عليه المنافذ <تصفيق> ماذا تخلق ومات ايه؟ لا اعجب عليك ضربت معاه لك ما يا حوالي السرع عماد الدين اقلت عليه بإطارة وقف على الخط الابيض وروح بكبس عليه وخلاص حقسكا ايه بالعربيه ما بالعربية <تصفيق> مش اختار لاني بغيت السفن تحت الخط الابيض <تصفيق> عمل ايه؟ رحت انا يا خوانا والناس الوراء طيب <تصفيق> تحت الخط عادل خط يا خبابي؟ الخط الابية بالمتواصل <تصفيق> <تصفيق> وخصرتوا هناك عند البراميل بعد ما تعدت اعود اسموك يا خبابي نزل تحت الارض وخاد وانا وراه <تصفيق> اما ان يكون هناك ميترو يبدو ان هناك ميترو يبدو ان هناك ميترو يمينو اه باتنا بس <تصفيق> <تصفيق> يا كبابي خلينا في الموضوع مسيتو وراسك في العالم اه وراء اه يبدو ان يكون هناك ميترو اه يبدو ان وين وراء؟ صفني غطس ثاني اه عبد ثاني؟ عند نفق صابرة كنو يا عبدال؟ عبدال نفق <تصفيق> عبدال <وراه>؟ لا <تصفيق> انا ما جيت عبدالنفق قفل علي نفق <تصفيق> صوبرة بيلفتح وينقفل زي الكباري اه صلى الله عشان وسلم عا كان من السرعة البنائية نمسي <تصفيق> مات رحبت جافت فنان اي شانا ورا مواسير يا رواجات <تصفيق> <تصفيق> وقالنا على بات نترك <تصفيق> ورا راح <تصفيق> في المواتير امناع وبعدين تهاني وطلع من حنفيه واخر وراء اتخبات في انسى جوه المواتير شوف يا خواجع دع الولدان ايه مهاما قلب انا دي املت وراه بتاعهم لحسن الحظ كان خسران بينقعب كده ايه ايه ايه ايه ايه ولا كلمة ايه استحباهتت انا له منه نقطة ايه بس نقطة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وخياد ديني انا اللي رحيم وبعد ما في ساعة زمان يسوى أنا كتانا ما للباني. ترى يسوى يسوى أنا كتانا ما للباني. ترى يسوى يسوى أنا كتانا ما للباني. ترى يسوى يسوى أنا كتانا ايه! للباني. ترى يسوى يسوى أنا كتانا ما يا خفيف مصرقت بي كثير روز يا بولاما اه انا رح نقول لك واخد سترا الزريف ونم ما دم له مصاب. وانا عارف اتباه بحقول كلمة كادا وانا كلمة كادا <تصفيق> في يوم انا كنت سائلة عربية بسرعه في مدام حزوغي ما تغني؟ اه تتسواتوا يا بولانا من سيد في السورة أنا كنت بنصف الأمراض دي أمره واحدة بعدين ما خلاص خلص. <الفصل> أخلص <تصفيق> وذي فاصر يا ابني يا خوالي مالله سبحان المعزل مزاد <تصفيق> طب ده كنت تسايع عربية ما انت عاربتها لا مش إن أنا بسرعة كبيرة جدا أوي خالص اهلا بسام كانت تمام تزغني اهلا بسامحك ده طبعا يا من شده انا انا انا انا انا انا من انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا اللي انا ايه انا انا انا بس هو دي من فضلك اكس اسكندريه الحقيقة هو اكس اسكندرية لكن اطلع <تصفيق> اطلع ازاي خلي بالك السواء صاحبي اكلمه انا نوصلك ونرجع ايه <تصفيق> يا <تصفيق> يا خوار تعالى دا اكس اسكندرية تعالى جنب تعالى تعالى جنبي, تعال تعال جنبي هنا. متسكر يا خباب ايه الزخمة دي لا زحمه ولا حاجه شوف القطر صغير قد ايه لا ده من زجاير ولا حاجه ده طويل قوي 15 عربيه ودا شوف الكلام انت شفته اه خلي بالك زمان كان قطر اسكندريه من ايه؟ هنا ايه لحد اسكندريه ادي بقى تقويم في سبايدي ما انتش مين قالك يعني احنا اللي سبسكوا كلام اديه يا خبابتك واني مستعجل ياخد القصر اللي وراه يا خبابيس وين هو انت رياض نعمل ايه دلوقتي يعني لنص من وهو ماشي على اخر سرعه ده كان يمله العقب خلي بالك يوم اديه نصت يا خواجم القصر وهو ماشي على اخر سرعه انما على مهله استنى بقى آه. فهمني بقى ازاي ماث بسرعه وعلى مهله اصل كان طالع منزل مسافه الحكايه دي اه حلو احكي لك انا بقى هحكي لك انا انا احكي لك آه. لما احكيلك واحد حرامي اتورات قلت عفش وعرفت ازاي ان ده حرامي اتورات كان لابس جلابيه وسبنطه <تصفيق> اول مره نسمع على واحد لابس سبنطه وبعدين استنى يا حرامي ده انا بقول اه سس محمود فاستنى حامد ده هو بيقول اه بقى سس محمود فاستنى حامد ده. دي بقى لغه حرامياوي ايه بقى ايه بقى عرفوا يعني مش هستنى الله تكونش انت الحرامي انا ايه بقى يعني قلت استنى قال لي مش هستنى انا مغلبتك ورايا وراح الله البق ادي بقى اللي انت بتقوله ده ادي احنا بنتفدى على ما يمسكم شر يا خبابي أنك مصر سرخصتنا وجري وبعدين جري زي الصاروخ في القط أه وأنا آه وراء بتاكس <تصفيق> يا عالم يا هو ساكس في أسر سكة خدان ما هو ما هو كمان يا حديد يا آنا خلينا في القط طيب الخرام جري وين ساوراه وبعدين ده مني في الزحمة لكن آه آه طبعته إزاي بقاه مش حسنان لا آه آه رحت شايلك يا عاد يا صباح جهه رحت شايل لك القطر وانا جواه بأيدي الاثنين لفوق كده ها وقعدت لففص البروحه بتاع السايف كده على لففصها يا مخوي بس القطر لاكس جواه جوه عشان اغربل الركاب يا على اغربلهم على مصر لا على سماه بتغربل الركاب عشان الودا الحرامي يبدع على الوش واشطه والله فكره ها وابدل حرامي على الوش أبا على وجهه خلاص هأفاسها أبا حضف نفسه من شباك نزل مفاسفس وينتا وراه مفاسفس أنا كمان وروح دعاك يا خبابك مسمعه أول ده هو مفاسفس وينتا مفاسفس آه مستكتو الزايد تقولي شغلاني على آه كل فشفسايا مني أفشت لها فشفسايا منه <تصفيق> وبقيته من فاسر بتعريبها فشفسايا <تصفيق> لا دمك نان ده والله العظيم احنا احسن طريقه نسيسه وعلى الصلايه تتعد نفسك مع حرامي بالشكل اسكت على اللي عمله فيا اسكت اسكت يا عم الله خد بالك يالا اه سحاني وفرقع الشريط القطر بتاعي وانا من تحت العجل خمله يا رب لكن دي كباير يا ياخي كويس اللي ساب لي شريط واحد امشي عليه قدامك قدامك نتجنبني دي والله مفيك بالأطر على فريس واحد إذنين أتنين زاعة مشيت ميجنة حكذا هو تميجنة بياد كده يا سلام يا خبابي أنت على صن تمس لازم يكون فيه خط سكة خداد طب من عملت خط خط سكة خداد لا خط ثلاث فرض أصاب وأنا مجف الأصولي هذا يا خباب أبت هو الأطر ملوماتي على مهله كده كل دمني النشالين ده اللي جبلنا السلام في السرعة بتعصر قص يادي يا ما متاسحم القصر ده قوة كم خصان خمسمة خصان سرقوا منهم متى طب ايه في حياتك <تصفيق> هايل يا بس مهندس هايل اعتر على كده برات ابو لمع. ابو لمع الاصلي ابو لمع الاصلي برة زهرية وفشرة اوية وفرحة هنية والف ندامة على اللي حصل الخواجة بيجو منه. وهنا بدأ ابو لمعه الاصلي في الصياح فرد عليه الخواجة بيجو بالنباح. انا النماص ملامعة ايه ده مفيش ولا زبون لا بتاع صباح الخير يا اسطى صباح النور نعم دعن ولا شعان لثمان لا لا تاني احنا قافلين <تصفيق> ادي يا شباب ايه خلالي لثنم بقولك بس بسرعه خلاص عايز احنق دماغي دي زلعبطه ولا زلاوزه <تصفيق> زلاوزه <تصفيق> لا زلمه ربنا ما يحرمك من عبض استعنا يا عشاء بالله تعرف لو كانوا حصلوني هما مان الزبون اتعلق هما مان, <مان> دول يا وسته الاعداء وانا بتجسس عليهم ده ثان يوم يا خال الله <مان> انت كنت بتجسس على الاعداء ساعة الظهرية كده لقيت نفسي فاضي ها قلت الجسس وهي خدمة وطنية جليلة هي هي جليلة سبق ما تاخد <تصفيق> لا تذكر يا حبيبي أنا عندي جاز <تصفيق> طب ما تبيع ساردة ها احنا في الخدمة الجليلة يا خبيبي فضك في الكلام ها انا وام ولم علبسنا جواسات نبفتم جواسات اه عسم عد عرفنا خيل يا يعني نبفتم جواسات امان اه اتشفنا يا خلاج الخالق الناطق جوات بات بيو نادي مصر وبتان طلعنا بالجحسن عن نابي والشمسية تحت بعطي ها الاسكندرية عالطريق الصحراوي مفيش دقيق زمن كنا هناك ده ايه اه ده جخص صراقي ده حتى يومها كان الهوى باب ده يو اه من اه طب انا رخ نمسي معك ها في اسكندرية خدنا من هناك مركب صراعي ها مفيش داع الزمن وصادنا سلطفان <تصفيق> البرامين البرامين؟ <تصفيق> اه ايه وتعيز فراك زمل؟ يا جدا عطهم برامين امريكا كي أضل. ده امان ايه <تصفيق> بقنا جنبي مصدع الزر يا صب يا عالم الخاوني <تصفيق> اه تلا بده ايه الحاصل انت عاملها يا ناس الخاوني اهو ده اللي حاصل ايه الحاوني عبونا مع الاصل واطهم ده الخائد بتاعهم بيقود يا سلام اه سافك كده عرفك وسجاس وفضاته يا خوجه علي الانوار الكبيره داي ايه سافك حساسه لا الجواله بقولك كبيره <تصفيق> المهم المهم المهم <تصفيق> الصفوف صح والكنابل يا خوجه نزلت علي زي المطر وعملت ايه بقى في المطر داي فرقت الشمسيه ما اتبلتش كده هو وانا نقطه بلا يا خواجة جسعان عيّة لا بيظهر بيفسر دي, دي ولا المهم يا خبيدة انت في المركب الصراعي عند البراميل وقرب مصنع الزرة والكمال في وبعدين وبابام كان فيها شعب خفتي بخش منه حاجة كذا ولا كذا رحت الراطس بالمركب على الحالة ما تهدى شويه تحت المعيّة اطلع بمركب سراعي صراعي اه. تختص الزائدة هي خواصه ها فاهمه بقى جبتوا ازاي انا ما اتراكس لا مستني ما انا كتبت عليها بالتواشير هذه يا خواصه غط على طاش خلوا اقول حكايه بتاعت بسر دي ده حلوه ولا حاجه ده عمل فيها فصل من تمام اتعود مغطسته في المياه ايه ده التباشير مسح عبال طب والآمن يا خب ما مرحني يمسكات يمسكوني لي يا علي هو أنا حرامي ثم أنا نزلت تاني طب انت بسير ومنسير آه فهمي بقى أنا سلت تاني ازاي طب معالك كيفك المخة النظفنة بقى كده خرمت المركب المركب خرمتها عبس ميا غفت بنا لتاح أنا مخي رخيطان لا إخيطان ودي أنا رخيطان فعلان أنا كنت حطا <تصفيق> انت بتشرب سجاير لا تجيب سجايره لا انا بنشرب طب هات واحده مين <تصفيق> نادي كمست كمست بقى سخت المايه اه امه لمعه تحت المياه وخرمان ايه خرمان ولعت لي حتىتين فحم قلت شربت مع فنجان قهوه صادة صبر صادة صبر يا ايه بقى في فحم ده يا في المايه اي اخي فحم واط <تصفيق> انتا بنا تقول كده كده معهوز طيب بابا ده الدنيا ليلت اه انت شوف شغلي حلوه اه قبيت بجحش العنابي بتاعي قدام المصدع بتاعي الاسلحه الزرية بجحش زحفي يا خواجه على بطنه من تحت الاسلخة اي كامل اتخف مالو صخف من تحت السيرك وانا راكبه <تصفيق> صف اه احسن سرقة نسو اه محبت. كده طاح على شاك ده الددبان الامركاني نايم على روحه روحه من ودخلت المصنع في ابو بزن وبزن والعبدان دخلت يد طفشت كل الوثائق وعليهم مدفع صراخي ادي يا ولد فهمني بقى ها. في سلمى فاجئ في خارج فجاح وغطيته كده بجواشه يا سلام امالها كتبالك بقى الارض كان فيها سلك كهرباء بتاع جرس ف عرف جرس الخطر ده ف زايد ده شجعت على سلك الجرس ضرب اه الجرس ضرب الكلام ده دخلت يبقى بيترن في ساي و جرس الخطر ضرب وطبعا كل الخرا اتنبهالك تمام هو اللي تمام طب وبعدين دفنت الجحش بالمدفع في الارض إيه با؟ وعلمته بحاجة كده علمت الحته بحاجه كده ايه يعني علمته بقى بشرب اصفر في قرصه نقطه صادح <تصفيق> ويه بقى النقطه الصادقه دي النقطه الرابعه <تصفيق> <تصفيق> اه دي ايه انا ولا ما طبولتش عليك قولي نقطة <تصفيق> لا طابول لا طابول ادعت انا لقيت نفسي بعزت رحت انصبع الوثائق وخبيها في حته مع يعني, يعني خبيتها خبتها ثاني يعني عن السمان ادعت عن السمان وخبتها فيها <تصفيق> ادعت عيبك في السمان. آه اه <تصفيق> كبقى الاساس وركبتها ثاني <تصفيق> كمان ما عشان اشبيها لا دي رحمه الدنيا انا يا ابني حطيت الوثائق عن التقدم تقول نمت حد بس سمعنا وعلى وش الصبح يا دوب فتحت عينيا دهش الله السماء لقيت علب سماد مواربه معلقه فتحها قبل ما انام اما نايه بقى ان جايلك اهو تعال على وش الفجر كده حسيت انا بخروش الصفاصه بتفتح في عين السماعه كده اه واحد دبس وتس وتس راح داخل ها <تصفيق> <تصفيق> قلت سيبوا <المهار> له هناك طلعوا منها السحليبت انا اول ما طلعا معا السحليبت واحدة واحدة ودخلت دماغي اشوف من جوه عادي بيولا دي بس بيولا بضرب بطرفة عن الشمال لقاته لسه جوه ما يمزي جاسوس الاعداء بعتل عما جيك اصطرع اصطررته جوه عامك السمال ده ده حاجة وبدن وبدن ايه اغاشتك وقول اليمان لا لا لا وبدن ده اتك الوضع الجاسس وسعى العداء عماك بعطلة نكسر في الخزنة نجوه عاني وعايز ينبش الوساع <تصفيق> كلتي جوه عاني اه طيب طيب نكسر وبدن وبدن عملتلك حركة انما حرق السعوة تمام ايه فقول لي عليها وشكبه عليها عاني بحطة حسب بمصمران <تصفيق> كده هو ودخلتانه أنا خبطة ذي. دخلت لهم من عند. <تصفيق> إيه بس. أيامي دخلت لهم من عند. إنت مس بتروله أنا. كل من شافني بس. رح خبص نرصص جاك لك اللي هي اللي فيها <تصفيق> كده هو. اه جاك في <تصفيق> لا لازم انا مخي رخي يعني وبعدين بس اصرخ لي خلق النهاردة طب ننزل خمسة او انزل كمان ثلاثة اهو يبقو كام يبقو اللي كان مع يا هو الاستا هو الاستا يا مخويتي انت ايه انا ابني مستني <تصفيق> أولا خد مع الفانيلا يا دافع مثل الفانيلا داي أما ام ليه دي دي أسازق بالفرنساوي يعني عائلة آه أصدق الفاميليا <تصفيق> <تصفيق> أنت يعرف فرنساوي وي مادام سوف أم بقى أبا خفضولك لسان مساوي كلمني زي ما بكلمك خلاص طلعت السخره وخدت معاك العاله علشان تصم هوا وبعدين حلو كده ها الحصينه تحتبات ملمعه وانا في ايدي صبت فيه البيض والجبنه والحاجات يعني كان تبقى مهم عايز انك تعمل تعبنا من قطر اللفر في الصحراء قلنا نقعد ادخله قوي فرشنا الحصينه يا هادي يا خواجه وقعدنا ايه. واذا بيها اشم ريحه الجوافه قلت بس انا قاعد على برغاز اسكب جوافه للجاز يا اخواتي حلوه كده اه باشل لك الحصيره يا ولا اه ولا لك البير بيرجاز اه بيرجاز بيرجاز وجنبه بيرجاز وطبله قال <تصفيق> لك المهم لا اس بيرجاز حلوه كده اه لازم اسحته اه لازم اتحطي علي. يا عالي يا خبابي انت طلع تستمي هوا ومعاك العالة آه. تفخص بير جاز ازاي وانت ممعاكت لمعدات ولا خاجة ما هو خلي بالك اه؟ انا يستحيل اقطع الا والدبوس في جابي دبوس ايه دبوس الابره يا عالي ادي اتخذت بير الغاز بدبوس ابرة؟ جيت بك بالزبط كده على عالعين بير اه؟ ورحت تشك وشكه البترول بعضه الواد بتاع ابو سميره اه الواد ابن لامعه والبنت سامعه وام لامعه والواد ضامعه لقوني عملت كده سحبوا الدبابيس بتاعتهم ومشوا يشتكوا في الصحراء وي باظت قعازي باظت باظت كده على طول هم يشكوا يباظوا قعاز كده رحت بعتلك حد في التلغراف لاخويا شلبي قلت له احضر ودبوسك على فمي الصبكه ويبص ده ماليه <تصفيق> انا بس ايه الجاز ده يا عاد ده هذا خقال بترول كده غطان حقول غطان سلسله حقول مثل ثاني ايه فلسه كسبته كثير في خقال البترول ده والغتان ده لكن قد سنه خسرت معايا قوي ليه الدوده دقت في الجاز يا نور النبي الدادة آه. ده ضائف الزيت اه ما هو خلي بالك بيدودة زاتي يا حبيبه بس انت بتلخبت بتقول اه سان البلاء فيها تمسك لك كل جازة وتمقارها كده اه اه لقلت الجاز كدا. بوزت بالمحصول لكن انقفت مني شوية كنت برش البترول بالجاز يعني عشان كده يعني كده ترش البترول بالجاز عشان اموت الدوده مصيبة علي دي والله يا خبابي اسمع اه انا رح نقولك واخد فترة سليانو الزريف ونمسي ده شيخ عطوك شراجة يا خواجة ايه بمرة من نفسي يا <تصفيق> اخي حابس جمي من الصبح العارفة بحبح انا بكلمة كده وانا بكلمة كده اكتر من كده اه قولي على لا قول ابويا اه كان بيستغل في البير بتاع البترول بتاع الغرداء اتاول الغرداء جدي اه كان رئيس العمال هناك الاسم مهم يا الهي وهو بيشتغل في البير بتاع البترول آه. الساعة بتاع تركت واقعة في البير حد. قعدت في البير بتاع البترول بتاع الغرباء دي سبعين سنة تصورتوا لطلع الساعة بتاع اسابويا بعد سبعين سنة داير وبعدين ما خلاص الخلاص يا الفصل خلصت على كده فاشر سيها ابدا حصلت خلي بالك و... واني المين خلي بالك يا تاريس ويت حصلت جدي انا آه. وهو بيسحب الجاز بالجرجل من تحت من البير من البير برده اللي كم سيء افايا حلو حدوة كده افايا آه. اه ساعت وقع في البير كده تسبب ايه نطلع طلع جدي بعد سبعين سنة داير هايل يا بس مهندس هايل افل على كده ثانيا وجاعك سكر شباطنه في دماغه وقولنا زلده ساكت البخرة المية آه. مات <تصفيق> البخرة <تصفيق> مات البخرة مات البخرة خلي بالك أخوه هو قبل كده كان عيان <تصفيق> يا خبيبة دي البخرة البخرة دي آه. البخرة كان عيان كان عنده اه كان عنده مية بس المهم ان كله بتكلم الناس بتاكد لك مات البحر على طول مات في البحر آه. لكن ما قلتش نعم لما مات البحر. آه. ايه في البحر عملت قفل الجثه الجثه قفل طب ودي شغلانه ايه بحر ومات ايه على الهدره ايه عملت قفل الجثه بتاع البحر ده حطيته في شوال وثقلت عليه وحطته في البحر <تصفيق> <تصفيق> كمان اه, آه. آه. خليك معايا في الحكايه بتاع الاسطول دي اللي انت كنت هجمت عليها اه البخرة دي آه. مفيد فيه خيوانات من الخيوانات المتوخفة المئية دي والله فكرة اهوانا ما اتركت على اهلا لا ما اقول لا اقول لك خلي بالك آه. وانا على اخوانك هو اه هجم علي ما انما له العجب ازاي حاجة يا اهدي اخوانك بتاعت 120 رجل اه ده عارفه اه عارفه ابو 120 رجل ده بين صوفة البخرة اه ايوه هو قال لي بره انه هو الاختباط <تصفيق> هو قالك اتعرف علي انا الاخذبوت اهلا وسهلا انا بولامعة خدنا ودينا مع بعض شدور هذا احب المحباحة انا ورايه اه فضرار وعالها ما كدبش خبط خد على اخوانه آه. ولف تلاتين رجل على رجل اليمين آه. وتلاتين رجل من عنده على ايد اليمين آه. وزيهم على رجل الشمال وزيهم على ايد الشمال على ايدك السمال حلو كده ورح شدتني شدة هي الشدة عبان اثنان اسهم اثنان قلت حل بقيت اتنين وقلت خير ثم لايه اتنين يغلب واحد يا صنعين آه. اه وقفتول انا من هنا وقيت له انا من هناك كده واذا هنعناف الوسط هذا قواني لا لا تفل نصف كده سحب تحبت سكنتي اه وساحب انا سكنته دي لا اخذك سادي كنت اخباط يا ابني هو حد فهدي ما كنت اخباط مش اخذباط اختبار. لا أقول له اختبار. اختبار. فلختبة جيدة. هل و هذا؟ زنا نهية هذا. فوجا بالشاكين. و تخت تخت تخت عمل له كوفته. عملته كوفته. كانت يومها غدوة تستشهد بقك يا كبابي اخذك معايا وفاهمني نعم القسطول الكبير دي اللي هجم عليك ده مويته ازاي عاوز يعرف مويته ازاي يا دمال زعائش دي حالات تهلة بالنسبة لابو قولا يا ميعي اونا ففاهمني ازاي احلوة كده آه ازاي ازاي طلعت لهم من شافوها اختشوا <تصفيق> <تصفيق> ولا اختشوا ماتوا هايل يا بس مهندس هايل افل على كده Good morning. صباح الخير صعيبة يا ريس اهلا يا خواجة بيشاف قولي اه عامل اه في رمضانوف كوي صاف قفدي يعني عامل اه في الصيام اليوم اندال كويس والايام اللي فاتت جه فيهم يوم حر ياضي يا خواجة انما اهل والعداية اذا كان الجو سخن الصداء داوي واجيلك بعد الظهر بساعة كده بلا افيا ورقي داسف بقى زي يقول معايا اذا اذا يعني رائعك بقى زي العصاية اتعكزت عليه ومشيت <تصفيق> دي فصار زي الاوخد ابن خلص تمام المهم يعني فصار مين يا ادي اللي يفصر يا لأ واشارف اتكملت السيام لحد الفجر على طول. اه نخد الفجر اه يا خبابي اخنا نعرف ان الناس بتستر ساس المغرب احنا بقى جنس ثاني. نصم الفجر للفجر من الفجر للفجر تلاتين يوم تعص على طول اهو ده يكون ثلاثين يوم من الفجر للفجر ثلاثين يوم بقولك تص من للفجر من الفجر للدعم مش مهم انت ده ثلاثين يوم من الفجر للفجر على طول تلاتصك نعم ثلاثين يوم ما تكلس ولا لومه يستحيل ناكل غير حاجه ولا تكلس لا احنا يا ابني لقينا اكل ومكناش <تصفيق> والعيله بقى كله كده ما عدا اوحد ابن خالتي اللي في الجاش بيصوم خمسة عشر يوم بعد، وعلى السنه يصوم نص المدة مؤهلان هايل يا بس مهندس هايل. اقفل على كده لا <تصفيق> دلما تهداني. ارجع سنين يا خواجه هد نفسك بس اهل اللي مزعلك مني في عالم كنبه بيخلص طبعا امال يعني كراسي بتيجي منين على كده بقى ما عن بيت اللي بيخلص. <تصفح> ايه هو ده في بيت بي بيخلص? ودي عاوزة كلام وكل بيت يا بي خواجه له اب وام انت بتقول ايه؟, ايه انا ما شفتش كده ابدا على كده ما سمعتش عن عماره باليه ايه دي في عماره في مهابينيه اه بتاعه سته ام ودي بقى لها اب وام طبعا جوز سته ام باليه <تصفح> العمارة بتاعدته خلفت خلي بالك العمارة بتاعدته خلفت خلفت اه خلفت تلت فيلل وعشة وقازنه خلفتهم منين بقى مين أبوهم ده ده راجل يعجبك أوي هالخواجر مين يعني أبوهم ده <تصفيق> المجمع المجمع ها الحاج مجمع طب صحيح حضرتك تفهم كويس في العمارات هو حد يا يا خواجة عمارة ولا بيت غير لما يجيني انا الاول تعمل له ايه قلت له اعمل له ايه أيفة. ارسم له العمارة ما فيش عمارة ولا بيت في الدنيا دي كلها الا واكون انا رسمه بعرفها ايه ف ايه ترسمه ازاي اه اه فهم ترسمه على الورق <تصفيق> يعني ايه ورقه يا عبد شوف على الورق اه الورق ده كان على ايام كنت بعت امال كنت بتنسى الباسبان على الطبيعه <تنسألة> ازاي هاخد اتنين سايق ايه في ايدي ايه بس مكان المكان بتاع الباسبان وفي الهواء وارسم على طول على طول. في الهواء. اه وابتدي من فوق اول ما انسم ارسم السطوح السطوح يا دوبك اخلص رسم السطوح يكون سكن كويس <تصفيق> <أقول لباس> <تصفيق> <يا تصفيق> على كده بقى وانا نازل على طول هو لا لا لا معقول آه. وبعدين اسكت في يوم قصدوني عمشن لهم عمارة وبالألم بتاعي ده في الهوى يا خواجة ايه وروح تراسم السطوح ومسك فيه خسلا وقفاق يا خواجه بالزلزال إنما جامت قوي وانا إيلك السطوح دي بتتهز في قدية. وين وانت متسعلق فيه امان الهز زاد قوي والسطوح ابتدا يقع عطوبة وانا طوبة خلوا قوي واعتى على جدورة ابتك ده قد سليم انزلت سليم يا خواجة سليم سليم ازاي السطو مسكتك في وداني فاشني بقى منزلتش ازاي ولا حاجة نزلت على الساق ده ده منين الفيلم ده رسام جون يا اخوي اهبطي مالك يا خواجة لا ما فيش ده على كده بقى لازم رسام كبير من صغاري ومعشتك عندي وانا تلميذ في مدرسه الافريقا الاجابيه مدرسه الافريكا ما مدرس انتهاش مش مدرس اصبع? مش مدرس اصبع خواجه? ايه ايه ايه. في الامتحان ملتهش عبدا. ايه. جلنا ارسم اسد. وبعدين لازم بقى رسمت اسد كويس قوي. يا خبر الخالق النافق اسد. أسد. ايه يعني اسد اسد. اه. انما من عبطي اللي سيت يا سيدي ارسم له اسد. وبعدين. وفجأة ومشعر يا خواجه ان لا ببص كده لقيته هاجم عليا، الاسد اللي مرسوم على الورقة. آه. الدحافه غشتني يعني وجدب عليك سبون قلعت انا جر ورايا فضلت اجري يجري ورايا اجري ادور على حته استخبى فيها ده فين عفر 10 جفره فضلت اجري غث لما ما بقاش بيني وبينه غير اثنين ثلاثة ايه بس انت ايه. ايه. ايه. لك يا خواجه هو انا شويه فهمني فهمني عملت ايه, ايه. ايه. ايه. هاجم عليه بينك وبينه غير ثلاثة سنتي زي منت بس ده صخرة عفرة جفرة عمل سؤال لا سيبك ده المخ نظاف نظاف طب قولي عمل لك المخ النظاف رحت تراسم شجرة وثلاثة عليها يا, هو! يا راجل. يا راجل انت بس تجننني طب كمل كمل كمل قاعد فوق الشجره يا خواجه والاسد مستنيني تحت ايه طب على الحالبه كتير قد ايه سنه ثاني سنتين ولا حيل فيك كنت معايا يا كتاعشه وكنت عايش ازاي ايه؟ بتاكل منين ما هو القلم كان معايا طب يا مين بكاهل الالم قلت له يا بدئ ايه, ايه اه خلي بالك قلت بقول كل لما جوع ارسم لي فرخه ارسم لي شوية رز اه ارسم لي ده شوية ملوخيه الموجود في السوق واكله الموجود في السوق اه, <تصفيق> أه كل حاجة تضحك في مره يا خواجه رسمت طبق انما يستاهل بقعك والكبسه لا رميته لا حمود هايل ها ها ها ها يا بس مهندس هايل اقفل على كده كل سنة وانت طيب كل طيب وانت تانى <تصفيق> ايه يا عادي يا ما لك فيه بس فهام صفتك سينة بلكد لا يا سيخ بتتقاهل هو في مخلوق على وجه البسيطة مع رفيس مع رفصة بسيئة <تصفيق> الكلام ده ايه? ادي الدنيا دي كلها ترفت انت قاد للعالم ده على سنة مع شلون؟ لما أستلقيت؟ على سنة بيني وبينك بقى لفيت العالم ده قاد كذا قاد الحين مع امريكا بريطانيا فرنسا إسبانيا الجزائر الجزر ما تفتحه من أشهار لفتته دي كله قاد للعالم لسه رخصة أمريكا لسه جاي وارد لسه وصل هم استحجزام الحالنا من أمريكا؟ آه تضحك هه إذا بندش تعملها تانية بزرص عناك. اول منزلت من, من حمتور في امريكا الشمالية. استنى. اه. اه. ارفت من الان ان دي امريكا السمالية. وتتفوتني اول منزلت لقيتها على ايدي الشمال. قلت بقى سيادة الشمالية. السلام ده اه. طب كملتوا وبدال. بقاتوا مستنيني خدني ومحبني وبصني من هنا ومن هناك حكم يعني اه. اه. اه. يا خبرية كلم اه إذن عمر يا رفا كيمتا الكلام فابتصد بها قال فاعطيني ابتدأ يا <تصفيق> عيشوا اسمها ور النحاس ها ها ده بعد الحامضور ما تشوف بسواره وسنجتان إيه إيه وما كين الشعبل الأمريكي خواجه كيد يعيش شبو لمعة يا عيش حصة كم دة آوي شاب الأمريكي آه وركبين معنا جنب كده مع بعض كده ايه بعد كشاك أنت كشاك ما صراخ يا عيش ابو لمحة يا عيش يا راجل اكتب يقول ايه ايه بس ايه السادة الامريكاني ما عدو يا رفتين كماريتو سخصية طب تتدى بقى قول بقى على اذن هور قولوا مين دا اللي قاعد جنب ابو لمحة دا يا خال الله لا دي مصيبة كبيرة اوي تبولي بقى انا سخفي من اثانة لا ساق بالزمع من اثانة ولا لا زم الاثانة وحيات عبوك من اثانة وخيات داني من قسامة تعرف الحج سلب <تصفيق> مين حج سلب دي ابدا عم هناك سوقتين اتبعنا لا لا مثل ربط دي انا من قسامة الخامه <تصفيق> انا جيت هنا على ناخد خداف سخفي للمجله بسال انا يعني عايش تاخد خداف ايه با عوز ناخد خداف معك حالا تاخد فيها? ايه بم احنا رخليك طيب. انت طبعا خدرت الخرب العالمية الاخرانية دي. لا. لا. لا. لا, لا ازاي بقى? اصلي كنت في البلد. وهي يعني يعني اصب يعني ما اصتركت في الخرب لا اصتركت. يا خبيبي من ايه اصتركت وانت بتقول انت في البلد. اصلي كنت ببعث اصترك من البلد. ده. اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه عندي اه اه اه اه اه اه اه اه على اه اه اه اه كذا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه قام تصح قوي مفعوله اكيد هذا ينصف ويبهدل الدنيا آيف آيف. دي بقى الحاجات دي آيف. اديها للدول اللي انا مؤمن بقضاياها زي الجزائر الشقيقة العزيزة اهي <تصفيق> الدول الثانية بقى اللي انا مش مؤمن بيها الحلفاء المصلان اديهم الاسلحه الثقيله بتاعتها اه لما الصبيه فرقعت اخمهم اخمهم حد اخمك اخمك ده اخمك يبقى خالك لا تطلع لك سملوك سملوك سملوك في الاسلحه اللي بيبيعوا دي ضحك يوم من ذات الايام اه طب عليا واحد فرنسي قال عايز شوط اسلحه قلت له وا سوعت يا حد. رحت مدي له سوالين دبابات على دوال! بيش دوال عشان عابي! ايه! كنا متقاولين على كثير! كام على ثمين مليون جنار! خلو اول! خدت اول قصة مليون! ايه فاوفيتم! نابليون! <تصفيق> يعني حاجة بتاع السرع السرع يعني مجدد! ايه نابليون بس كدر عسر! ما يسوس اكثر من كدر! صاد ما عندك كم تالو وصلوا على المدال الجزاريين حرايبنك! بعد لاهم قطع مفات حلو قوي اتاخروا في ما ده ما ده على قد ما حضر <تصفيق> في الميدان ما قلت واجب بقى. اه ده بسلك الجلابية الدبلان المخصط على الاحمر الجديدة بتاعتك لا صعب يبقى انت عارف بس المهم مالج الخكايه منشط لياقه الاذار بس المهم مال رخص المدان ايوه رخص المدان معايا بقى الصبيان بتاعه الدكان هي زي على المدعاني حلوه يا جماعه يا خواجه الفرنساوي شافوني انصابكم كله يا بتاع فز اذن يا احسني علي يا خليك لم يعد المعدات بقى طاف الدبابات والسيارات والمدافع والقنابل والعساكر من ايدنا العساكر يخدوا <تصفيق> العساكر من ايدنا العساكر آه. كنت انا لهم كم عسكري كم عسكري 13 على الشغل جعل 13 ونص <تصفيق> النص دي في نص عسكري واحد ترنساوي.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 بس انا الدبابات اروح بقى لو لا ما كان في دبابات 24 و26 ودبابات بناتي ايه با دبابات بنات آه آه عشان بعد فرنساو بس كده <تصفيق> ايه بقى في دبابات دول من غير كد لا من غير بال اه انا بقول دبابات بنات ايه ده لكن انا يعني انت كان بيخرب وبيضرب كذا كده ده يا اضحك ما لا ما في حرب السيام ايام الهكسوس والهكسوس ان عايسين على <تصفيق> ايام. اه ما هو ايام دي. واقف كده الحديد لباية والعنائية. <تصفيق> ودول كبسوا على الباب. عددهم كتير? كم? حاجة. استن لو اخياته بكر اوز مكسب دي دي مقلو حاجة تسعة ثلاثة بتقول ايه؟ نص. قبل! ثلاثة سبعة ثلاثة خمسة الف واحد! تبكينك بزاي دين! تطمعوذك يا خواضر! ديت السمع بس! والعبان! والعبان يعني عدد محول قوي. ايه فا امرت ايه مالهو! طبق في باب الحديد ما انت عارف ده اللي فيه تمثل الرمسيس الرمسيس! والفتاية تاني! ايه فا ارسوا! كانوا زمان زي محمد ادها! ايه ايه! ايه, ايه حدوك انا! الرمسيس دي كان من زمان! اه انت من زمان! لمس من زمان! تبقى من زوامان! <تصفيق> لمس لزم دي! خلينا في الهكسات حدوه او! انا بقى واصل الناس! ايه! عارفك الرمسيس خيل واو! عندي يا ابو لمعد! ايه بس يا رمسوس! معلو! التمثال! ايوه تمثال معلو! التمثال دي! ما عاب! التمثال اتكلم! يا جدا عاف! ده قبل ما يتمثلوه! احنا ده ورمسوس! اه! هو ساعتي يقصد مقف مصراحه <تض> اقصد ماخه <فان> انا مقف ماخه ما ماخه ده كان يوم! قلت عيق ابو لاما عايز يخو خدمة! خلوة! <تض الواء> مالله عنده بينشي ايه <تض الاخل فان> بس مصراحه اخصف رجل لحد البيت وعده! شو <تض الاخل> <تض الاخل فان> على المسال اللي ده رجع على رجل النطق الرمتال. واتحكس رجل على رجل فعز النقحة وجماعة سياحة ماليني لسا حوالي اياه ويصوره اياه وانا حتنقص رشيتني على السماء بقى عايزهه في شمالك <س excluded> واف لو فات حد من بتوع المتحف اه ويغش شك فيها كده ولا كده يتفصص رمسيس مخالفه تبقى مش طاطه فلان ما سمعت حبيبي على ملس ده ورمسس خلينا في اللي اللي هجمين انت باب الخديج وانت مستني عمل شويه مع رمسس انا بقى يومها كنت لابس جلابيه ده انا لما خدت على الاحمر الجديدة بتاع خص انا بيكشف اسمها صح انا بس عايزك تحفظها بس حفظتها سام عاوز نعرف فعملت ايه ما الهكسات خطفت رجل لحد البيت وركبت الجحش الجحس العنابي بتاعي العنابي اه اه على بعضها دي كده وجبت سيف حاجة بتاع التسعين متر طول حاج؟ تسعين متر طول وثمانين عارض <تصفيق> دي السيف اعقل على عالجماعة في السيف يا جفال فعزبت النخل ومكاس كده راح عالبيت ايه قال كشتوا على عزبة النخل وانا ايه? وانا اول ما شفوني داخل الوطنقلة من بين النخل. ايه بس? وبسيس حاجة بتاعة تسعين متر مرضو? ايه. ورحكت. دي من قدام انا والحمار خلقني نصفين. نصفين? عبطت علي السمد من اتنين. ايه? كسيت قلت الله روحت فضاهي يا ابو المميع. اشتغل ياري. ايه اعملت يا بقى? اتبعت السف بتاعي. ايه? وقلت هكفف? قالوا ايه يا ابو المع قلت بق ولو فلتص بطول يا اسرح واقفين بطال بطال عدي يا غريب عدي كلهم حدش نقص قالوا لا ورحت حاسبتهم حتى وعدا اقسمتهم لبطال اقسمت الهبسوس لبطن خدت لك الهبسوس في نحيا والستس في نحت ياه <Nightiyorum> yeah. yeah. <stun> دي مصيبه ايه اوي دي غسك ده نحت ده خصل ده! ده خصل ده! ده خصل ده! ده, ده, ده اه اه لك اللي هو نستان كاد! سيصهم نسان! واه وهم كمان! بس بتقول في واحد منهم رخ وحدك بالسير! اه. انت والجخص لاننا طب وغلوك اتعاد لي بابريت نفسك من <تصفيق> الفكرة! اه. اللي كده هو على لازم يموت! ماهده اللي حاصل! مام? حاصل مش ما بعقلك انت يفلعون نص ثان بتعرف ما ماتي انت أنت وزانها يعني المخ توزان مش حتى بالمخ يعني ما هي يسعى لحاجة يعني واحد يفلعون نص كده ها مش ما تاع مش آه ما تسوت حضرت بقى انا ما يبدأ وقت ما رحت أتكلم كده حضرت مش لحين ما نحس حلها تدخلين بعدين مش ما انت مست قبل كدة <تصفيق> ايوة مست قبل كدة اهل. واحد ومات ايه دلس انت عملها داي مست مات اه مات, مات مات اه مات مات مات مات مات ودفع ناني وطعت نافت <تصفيق> ومن ظلمك رغت النار لأتحى زحمة يا خواجة يا خان النار جهنم اللي زي الناملي ده. في جهنم. حاجة مهونة. وانا داخل بقى من الباب اللي على ايدك الشمال ما انت عارسه. عرفوا من ايه? <تصفيق> ما انتك بخليس هلناملي هنا. في جهنم. اه اه اضرب بطبع ان الشمال دحاوي. ولا سيمة ولا انتخابات ولا حاجة عبرت. زحمة على ايه ما نشتهل. فصح ما تستهل. معاجة ابنتي الحر جاعت. وحاكم الناس راحكتين في الدنيا خلي بقى عليك هم الخاجتين دا زحمة ايه وكد وتكذب مقبل هم <تصفيق> لا ما هو باير اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> معك ابنس الحال من جهنم لسه وصلها من جهنم لسه ايه حالة نعم على فترة لا خالج بيسلم عليك <تصفيق <تصفيق> <تصفيق> تفتفين خالدي ما جهنم هو خالج دا واسه نعمة بيقولك داخل عليك تبعتونه بطنية طب والله العظيم ما انا بعث له انا مالي انا بلغتك انا مالي يا كويس طب تصبر انا عاوز اقول واحد واخد فستو وزريف ومن انت حتفسر ايه ده خلص امال يا اخويا حابس دم من الصبح العارف تدبح في المكان ده ولا كل مكان احنا عندنا مكتبه فينا في خطه ارض واسعه كبار كبار كبار اه شوشت خطة الارض اللي وصلها دي في واخد نخلة سوال سوال سوال نا احنا تصوصت عمده ورعا عالي او حاج تسوارتو كان فوق النخلة دي في واخد وابور سخين الكلام ده هو في وابور سخين وابور رفيع، لا يا حبيبي ومتل تذكر على مساف بسخين يعني مساستو زي خدريتك كده وابور سخين سخين بتاعت داته الامخ ثلاثة بودرة اه يكونش اصدق وابور سخين ايه با هو بسخين فوق النخلة ما ف ما خلاها الفص بخلصة خلصت سيهي قبلي دي يا رمبولة ما نجيينك اه افضلهناك بقى زمان وإحنا صغيرين اه كنا بنشوف الجعص صالع النقلة بالدعم حنازل بد انت <تصفيق> بيولي اه بس على معنى في اه جعصي ثلاثة لخلة انت حقدرني فينا كمان في ستنا قالوا انا ولا خبت تسمى لان طب عن ايش بقى خبتانه وقام واحد وصرخ بقى فاه في الدعاية كلام دعايه يا مصح بتاع دعايه ادي نبع المسامير واللي اقعث الاسعاد صاحبه هذا اللي يبلع النار اه اتصدم قال عواسه ابن خالد النزل باب بشوف العبط عملاه امل سؤال بقى عفيف يا خواجه طوله تسعه عمل ههه اه بلاء مش كده الله انت مين قعدك ماذا انا ما عارف كل حاجه ما عارف يا طب انا يومها عملت ايه هه يومها يومها اتلعبت ومسرعه مع واخد اسد كانوا مدوعينه اسبوع حد <تصفيق> <فهمده>؟ اه <ههه> وانا بقى واقف لابس له بتاع النصار اه والاسد كمان كان لبس مياها حتى <تار> ف <تصفيق> الستان اه اه ايه اه يا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه في اه اه ومن اه خلي اه اه خطف رجل الاسد اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه مع اه واحنا بنصدم على بعض خلي بقى عنا اتنى. رحت واخده دماغ اخدك دماغ يا نفس لجان <تصفيق> اما اخدك ايه يا خبيبي نفس ده ايه في الاسد ابدا احنا في الازاعة <تصفيق> المهم المهم الاسد هجمته عليك اه وينك داع في الستين دخل يا ابني يا اخواجه اه اديني عمر وارميلي من فوق المجمع مثل مهم عندي ذي خدت الأسد دماغ وبعد دم. صوت واخد اسد يصوت مش انت فرات ايه زيب التحيخ تحيخ تايف وبعد ما صوت بصاني بقى بعد ما صوت الاسد بصاني كده وقال لي فأكيد يا بولمعة قلت له كده يا عسل قلت له يا قصد آه احنا كنا قصد بعض <تصفيق> آه من قصد يا خواجة هجم علي زي الوع وهو فتح بقى انت بس أنا وستكت لما بقى بينه وبينه كتير كم حاجة بتاعة اثنين ثلاثة ايه با هانت قلت سيبه لما يقرب ثبت عليا بقى بينه وبينه اثنين ثلاثة ايه با من اللي لما يقرب لا لما يبعد زريف مص تعلم يومها كنت حموش بقونا اخذك دماغ يا زبابي ما فيك في الاسد اللي هاجم عليك زي الوخص دي تبس عليا لقيت تبسي هروح عوامتك صلعت من جابي حجرين من الزناد دولي اللي لما تخبطهم في بعض يولعوا ما انت عارفهم ايه دا ايه زريفهم اريفهم الحجرين دول لما يتخبطوا في بعضي يا منتوناد من <دايه> ايه بس مش ده ازاي بقى ايه اللي اللي هجم عليك وفتح لك بقه طب وايه يعني ما انا كمان كنت فاتح له باقي سيده اه صوت مني لما رأى نفسه بيحط في نفسه زعاب ومناخير الاسد دي بقه اي نفخت في مناخير ويا خواجه مال اساس هي صار من سده النفس اغثك بقى طب متسرك انا يومها كنت واكل باحل <تصفيق> لا بيزران دوسك كبير اوي من سماك وبدأ <تصفيق> ولا كان رحت تحدث حجر الزناد الاولاني في معدث انقاش الظهر الخجر بقى في ماد ثلاثة عمد دماغة فارغ انا تعبت علي خلوة ما فيه ثانية يا أخوان مش حتى لا لا لا مش حتى الدعب. ما في ثانيه ها وجل ايه لحد الابت ايه جوه بق الاسد كده اه راسك جوه بوق الاسد انحاسا اه وبدأ قلت تسان حد خلوة ممان راسك جوه بوق الاسد وقلت يبقى ما هكفة ما قلت افتقلف الحاجات دي واقب كده قعدت راسي جوه بوق الاسد كتير كام حمثان <تصفيق> <تصفيق> يا راجل مست بيقول ايه ثلاثين وراتك وبوق الأسد وانا رايح به السغل وقاي بهم وده ودعنا راسك <تصفيق> رايح السغل وجاي من السغل والأسد مسك في دماغه أسد ومسك في عظمه يا سواجم كهيم كهيم إزاي إنت يا بالأسد السغل أمنا يا حيربطني ايا يعني ما نفسي شغال اترصد موسى مش يعني انا انا قصد يعني ازاي ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالتقلده ما انا كنت بلبس عليك الثاته <تصفيق> لا ما فيش سواق ده انا الدمن لا جوا بق الأسد ومسي أرأسه سمدحات أنا معتلات فيه لا لما لا أدمغي جو أبوءه هات يأرأسه فعب ما فيه وانا هات يباحت <تصفيق> <تصفيق> لان الأسد يأرأس ونبحث أبي الأسد بدي أرأس وانك بسي بخي أنا أرأس يا خوانا وانأسد يبخي سنة قعدة سمبساط ما فيك <تصفيق> انتوا دلوقتي ان دماغك جوه بق الاسد وبيعر اسفين وانا بعط عرفنا بوضع دعان ولمس انا بقى في عيا والنقر وبعدين وبعدين ايوه صحيح وبعدين دي ما لهاش حد ابدا حاجه زي كده ان دي بقى ما في فايده بقى لازم الواحد يموت فادي ها وبعدين ماتش ماند. مات ماك مش مهما لها كان لك هذا شوفي سما اه احنا لازم ننسق تلاته الجاي طب ما لك اه ايوه ايوه ايوه انا اي اول اول. اول. اول. ده جاي هتاول انا هفتح لك البطاله ده, ده, ده, ده, ده. اول اول اول. عارف الكره مش هي بؤليهه دي اللي بخبطوها بالرجل كده داي اه هي الكره دي ما هي دي اللي انا فيها يا خواجه زي مين يعني في ما مفيش حد زي انا مستوى لوحدي انا فا زي رفعه الفنجاله هيقول لي فنجيلي افهم بقولك انا فاء صالح سلام يابني بقول بقولك انا فاء بوشكش بوشكش احنا هنعيل <تصفيق> يا ابني افهم بقولك انا فا يعني فاء سوف بقول لك بقى ايه ف بوشكش ماتش انا ما طيبوني نعم فلاب الكورة دي اه كان مركزك ايه انا كان مركزي منوف <تصفيق> يا خبابة متقصدي متقصدي ما القصدك ايه قصدي يعني كنت بتوقف آه. من ذا كان مكانيوعة في هذا خواجد انا كنت الف الملعب ده زي الناح ده كده في الملعب كان زي الناح كده بعد ايه دي كنت بتلف الملعب كام مره عايز تكتب يعني ايه فاول طب اكتب بقى ايه حاجه بتاعه 9000000 و250000 و3000 501 3000 مليون نص قلنا كام انت بتقول ايه 25 25 شبرة ان كان بيلعبوا بيه زمان الكره مالها الكور دي اه كانت زي الكور بتاعنا بتاعت اليومين كويسي الكوش اللي بنلعب بيه برضو احنا يا شوف يا خواجه نعم انا هقول لك تطور الكره اي فخيا تبع زمان خالص اي زمان ايام الخديوي عبد السميع ما انت عارفه <تصفيق> عارفه امان يطلع مين بقى عبد السميع ده ما تعرفوش ولا عمر سمعت بيه ده بقى اللي جه بعد السلطان بسيوني على طول بس مهم ده عبد السماء وبسيوني يقول لي على طول زمان الكور دي كان جنسه كنا بنلعب يا خواجه بالمعيز بقى كده بقى قفي حبيك معايا نجيب لك المعزه من دول ننفخها آه ونلعب بيها تضحك في يوم من ذات الايام نطقتلك لك معزه يا خواجه كده ونقطعها كده اه بقى ورحت مزعحها شوط على كده في الثمانيات وشرفك دخلت الجون تقول بقى كده اكره دخلت الجان تقول ما ومن يومها اكتشفوا كره الماء <تصفيق> وبعدين وقفل الكور كده على سلم عز لا بعد كده اتطورت يا خواجه بقينا نلعب بكره حديد صب قد كده ها حديد صب بس إيه؟, ايه من جوه محشيه قش رز <تصفيق> وعلى السلامه اش الرز ده عشان تبقى حنيين على رجلي يا خواجه رجل آي ايه يا جدع عيسى انت مش بتقول خفيف صبه من بره واثر الرز دي من جوه لا ما هو خلي بالك ما احنا كنا بنشطفها من جوه على بره واحنا فاضيين كده يا سلام احمد ده فاهم ايه يعني انت عاوز تفهمني انك انت في الكوره ده لعب سباره قوي كابتن بقول لك كافتن يا عيني امال انت فاهم ايه ولعبت كل الالعاب الرياضيه مفيش لعبه ماليش فيها طب والله نعم لعبت عقله مش عارف العقله مش هي العقله اللي بتبقى الخشبه اللي متعلقه فوق دي اه بصاعات تبقى الخداف كده والواحد يمسك فيها ويتسلق كده اه دي يا خواجه اه كان هديه فيها يعني يا سلام اه, آه. ما انساهاش انا العقله بينها وبين الارض كتير كان حاجه بتاع 30 متر فوق اه انا يومها خلي بالك كنت لابس الجلابيه الدبلان المخططه على احمر الجديده بتاعتها حلبيه بس مهم عايز انا المهم لا ازاي ما هو ده لبس العقله على يمنا يا خواجه لبس الاولى على يمكو جلبية ده بلان على اخمر جديدة ولازم تكون بتاعت اخوك انت صلبي اه طيب ومعدان اه العقلة بينها الارض كتير ثلاثين متر فوق اه فثلاثين عملت لك انا خاركة امستردة هفلة تتلعي بقى امستردة دي شباب ما قلت نعم ده السلاح فني لا تفهموا لانت ايه ولا انا طيبول ديس ديس لقيت استكف على عقلة فوق بهلوان وقصش في عقله عدت الشقلب شويه قدام شويه ورا شويه فوق شويه فوق لا شويه فوق تاني بهلوان اه بتستسلم في الزحمه دي هادي يا خواجه ايدي غصب عني فلتت من العقله لقيت لك نفسي في الجو لا طايل سما ولا ابص تحت ما لقيتش شبكة اللي حنزل عليها والارض اتهل وبعدين وبعدين وبعدين ايوه صيحه مهو اه انا في الجو ايه فانت في الجو والشبكة ما فيه والشبكة ما فيه والأرض أسهلش والأرض أسفل وتلاتين مصر وتلاتين مصر وبعدين <تصفيق> ما تقول لي انت وبعدين اه شوف يا خواجة نعم انا زي والدك وقعت من العقلة تخدمنيش التفوّل داي افودي اه فاودي اه اسمعني اي انا فودي خليك بحبو فودي انا لنعمل نفوط طوام السبخ صحنا فودي لا استغيل افودي لازم اعرف وبعدان قول وبعدين قول يا فسار وبعدين. انا في الجاو سامي اهه ما وخلي بالك يوم انا كنت لابس في ده اده بلان انا خطط على اخبر الجديدة آه. بتاعي اتفش فش باختصار كده اقول اتوفيت مات اقول لي مات موت تموت وده فنوني ده نوم زعلت على نفس زعلي هادي يا خواجه ارحمنا يا رب اه ارحمنا يا رب يعني بس اعمل ايه هتعمل ايه اشق الهضامي ما تشق حجر ايه شق اطلع من زكيته اطلع يا شيخ بلغم الدنيا هنا حرق اطلع بقى موت موت انا جرئيل هاوصلت عميها دي واحد ومعت ايدي فيها ايه يا ظالم خط من ربنا يا ظالم بقى, بقى تموت كدا إيه؟ موت تموت كده ايوه موت موت اشنقني بقى ومن ظلمك رخت النار دقه صحبه يا خواجه وفيضان النيل دايما بيجيب لنا وياه الخيرات السنه دي لنا خيرات وحاجات تانية كمان جاب وياه خبير فيضانات من بره عشان فيضان خطر السنه دي شويه خبير الفيضان الخواجه بيجو وإذا كان الخواجة بيجوا أكبر خبير في الخواجات اللي جايين من بره فحنخليه قابل هنا أكبر خبير عربي عندنا الفيضان أبو لمع الأصلي <تصفيق> هو حضرتك الخبير لفرنجي بتاع وقالوا لي الروح عند الكبر لعمة رخت تقابل الخبير العربي أنا برضو لما شفتك قلت إن حضرتك بتاع الفابعان وهارفتني ازاي؟ شايفك واقف مبلون <تصفيق> <تصفيق> يا شباب انا قلتلك ان لا انا خبير الفيادان وجاتوا هنا على سنة قبل العربي بتاع الفيضان خبرتك الخبر لا انا لتعبع خش ببعض؟ اه بصراحة ياك أي. أنا خبير فيضانات العالم بكله لكن فيضان النيل دي بالذات آه. أنا ما معرفه حال وحال وعنا سام كده عاوز منك شويه معلومات على نشتغل استغل ده احنا حنستغل شغل <تصفيق> الزبون واع برجناه قولي من فضلك من فضلك دي كم قياس على النيل ده مبلغ خد عندك مقياس اسوان اه مقياس اسوان ومقياس الرسارة اه والرصاره ومقياس الرابعه والرابعه والحابعه <تصفيق> ام خبابه احنا اول مره نسمع على الخبايه دي على السنه بقى دي عشان ولاد النيل يا ايه بيبوخ دي ولا ايه ان ولاد الاماله امال على يا ولاده فرع رساد وفرع دميات وفرع تانت اشتنوا هنا ايه فرع رساد وفرع دميات دول عارفينهم واي. ايه فرع تانتا دي ما هو قلبانك ايه لما ربنا فتح عليه فتح له فرع تانتا ومثل وقته الفيضان سديد وماشي سريع وعالي قوي على ايه يا ابني هو انتوا شفتوا فيضان ده كان يوم له العاجب خلي معانك يوم قادي بقى ساكن انا يا سيدك شقة في تسع دور في عمارة كده عن نيل في الحتة بسعة ستة في معايا اللا الله هي عجزت اما <تصفيق> ما لك اتقلتوا صباح كده العجوز وقزب الفيضان على الباب خلوه يتفضل في الصالون ده انا بقوش الصالان ده بقى ثاني يا خبأ. في البضران حلوة كده قول دخل الفيضان شطب على الدور الأول والثالث والخامس وطلع لك ده ابي والثالث والرابع ما هو خلي بالك يا انا الفيضانات بتاعتنا كانت تبوش دور وتفوت دور يا <تصفيق> لخوتي <تصفيق> حلو حلو الخواجة زعق <تصفيق> يا خبابي متواصر سايف الليل ميته بقى الصحانة ازاي صحانة ايوة صحانة دا كان يمله العجب يا قالا خلي بالك يوم اه بقى الفيضان جه جامد اننامها قوي ويومها خسناتها خلي بالك يا قالا مجاش مية <تصفيق> فيضان جه كمان يعني ايه بقى عملته السد سد ايه هات في الزحمة دي قال امان انا عملته ايه بس؟ انا زي ما انت عارف خبير في الدوله، الدولة ايه بقى في يابان والتخين ايه حلو جدا بسرعة افضلت امر للشعب يطلع عشقين عشان يحوشوا الخطر نصوف خصوص زاي قلتلي ازاي إيه كل واحد من الشعب طلع بنغيفه في ايده ايه بس. وزعقت انا بقى حته عندي غمس يا جدع ما بقى كان بقى الز بقى. اه وين ثقلت معاهم من الليل الكلام ده ايه يا ابني ده انا اللي انقذت الموقع ده ما يومها ثقلت الواحد يجي ترعه <تصفيق> لكن تعالى هنا اقول لك انت عملت قفه عمرتك اللي هجم عليها الفيضان شطابها يا سيدي ما فاضلش منها الا كده <تصفيق> حلو كده وانا وام لمعه قذفت والواد لمعه قذفنا بسطوح كده اهو ومشينا اهو اه هو ده وان فيابان ما ما في حاجه لا ما هو خلي بالك انا اول ما شفت كده رحت لابس لبس فيابان يطلع اما لبس الفيابان دي جلابيه سادة عشان تحوش الميه <تصفيق> لا انا خلاص يا فخرك يا ترسه يعني عملت السطاح زي المركب ولا كلمه واحنا ماشيين بقى بالسطوح. وما شعر الا بالهرم الكبير عارفه اه عارفه الهرم الكبير بقى. آه لقيته قدامي ظبط فهمني بقى أيه. الهرم دي جه على وسط الميه ازاي قلت له ازاي اه الحرم الحرام الله لا يكسبهم انتهزوا فرصه الفيضان وزحنقوا الهرم على لوح عجين وطالعين بيه في الميه على مال احكان على طهات يا سلام عاوزين يسرقوه هاه حراميه حراميه انا حراميه حراميه اللي قال انت الهرم ركنه في الاكل للاخر ام لمعه والواد لمعه سبقوني بالسطوح على فان على فان على دمياط على الصنايع ام لمعه تخلي بالها من فرع الاساس كده والواد ده يخلي باله من فرع دمياط خلاص يعني صدعوكم اه وامتى عملت ايه مع الخراميه انا كنت لابس قفابه اه قفابه جلابيه ساده على طنس الخصه لميه اه حلو كده قلعته على طول ورحت اقلع اه ونزلت قمط على ظهري والقت الهرم عند الكوبري لعمى ظبط اه حلو كده عايز ارجع بطراحه مظبط برده قصار وأنا اموت في القصاد <تصفيق> ويا دوبك عديت بيه من الكوبري لعمى استنى يا يستكان نصوت الخست ده. القرية. إزاي عدات الهرم ده من الكبر الأعمه؟ استعميت وعده. فطبعا ما أقولك. إذا كان الكبر اعمه انا مفتر لا ك. ميت الناس أخذ الكبر من فت.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 صعب خالص والله يا صلاح صعب خالص دي جمده قاوي اتتيفت أنا بقى من حركة داي رجعت الكبرى تاني وعملتها شغولاتي أحدف الهرب بيد الشمال وعم والقف بيد اليمان <تصفيق> على طول كده <تصفيق> احدف والقف احدف والقف على طول احدف <تصفيق> على <تصفيق> فأنا فاعد عمال فيك دفصل دفتون... اه, آه. واللصوص جوه الخرم خلي بالك عمالين يزعزوا ويثقافوا ما تفوش كده عبدا وخلاف داني أنا اللي ما شفتك كده عبدا ولا أنا والله داني حتى يومها نفسي والله أنا نفسي بقتم انزهل مش عارف ده بيعمل الحركة ده ازاي مين دي؟ أنا يا شبابي خلينا في الموضوع وبعدين. الطيار يا جدع خواجه خلي بالك الطيار خدني بالحرم طيار شداد وطلع بي على المعله ها ما في زمن كنت في دمياط وانا شايل لل... الهرم على ايدك والخرمية جوه اما من يا زازو حلو كده ام لمعه واقفه مخليه بالها من فرع رسان قايف والواد لمعه مخليه باله من فرع دمياط والواد لمعه شاف الحراميه حصل له حاله زعر على فرع رشيد على طول عن هنا ايه دي وصاب فرع ضميات لا خدس ايه لا يا خباريك دوين اه بقى فرع رصيد بقى فرع ضميات كده هوا جعبت كده يا سلام اه ومنبع بقى, بقى وصميتهم ببعض بقى الدايرة لفيت انا رضعت مصر تاعه لكن يا خبابي اه رصيد اتلخبطت على ضميات لما اتلخبطت بقى انا قلت حالي خلوا وجاي يا جدع انت على مهلك بس شويه اه رشدي مشهور بقى بالرز ودميات بالسمك غدوة سهل بقى اكمل <تصفيق> يا شباب خلصنا بقى الفيضان بيزيد عاوزين نصفق لنا طب ما ده احنا بندرش مع بعض على بال الخبير ما يجي <تصفيق> يا خبير انت أمي لن ايه؟ انا ابدي خبير برضو بس في القصر تعال تعال دعنا يومنا نابي تعال خبيري سوي تعال ما, ما يا هرامل هرامل هرامل حرامك حرامك حرامك يا خوارج الناس لبعضها مش كده عايزه سوف لك بقى انا لا يمكن نتنازل عن خطي ابدا سبعه واربعين جناح وثلثمئه وخمس اهما لام يا خوارج الامار ربنا هيعدادها لحد امها بس ستظهر لحد النهارده عملت جر مني صوتك جدن وخلاوه وزبطان وابعاد وبطرمه ومرتدله ايه ما هوس الامار انا ما اطلعك شي لا ما اللي في البرازيل ماله هيبعث لك بضاعه بالفلوس داي بضاعه ايه بقى يا سيدي بن وسكر وشاي وزيتون احمر زيتونه يا سيدي أحمر في حاجه اسمها زيتون احمر عند ما هو الزيتون يسود يا وبس يا سويس خليك معايا ما تبعتش خوارق البلح اول ما بيطلع مش بيبقى احمر اه وبعدين يا اه وبعدين يرطب يبقى ده نوع اسوي بنولد ناش اا فهم يعني زيتون جدك رطب بس ماض عليك وعلى راحتك لا مش حواش افهم بقى يا خواجه بلاش غباوه جد الابعد هيبعت لك زيتون احمر من البرازيل عبل ما يوصل مصر بيكون رطب يعني حنيسه أنا مش ممكن نتنازل عن حق ابدا سوف ما اقول يا يا الخبس. خط يعني مصمم على كتابة المحضر ايه بملاقي ايه انا لازم نقدمه انا لازم نلعبه على السناكل. انا رح نخليه يبطل الفترة دي طول عمره تبسنا اسمك ايه؟ بازو ماستريتو كاتولينو باستانو أرتيان غوندابانو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو بيسو. بقى يخرب بيت كل دايس؟ لا واسمه الدلع كمان. كمان زي سوسو وميمي بسحلانة يا احمد. قولوا كمان. بازو ماستريتو كاتولينو باستانو أرتيان غوندابانو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو بيسو. واسمي الأبعد والدك ايه فوالدي انا جايبه معايا وتفضل انا لا خليك انت الاخر نبقى نستجوبك اسمع حضرتك ايه انا كلمه ورقه اطاعه ابو لمعه اصلك وبتشتغل ايه لعب كوره كواتشي ما انا عارف بس شغلتك تبقى ايه بقى مكنش معاك انت كذاب اخرسين مش مصدقني الخوات ما حد ينسى يوم ما جات فرقة المجر تلعبنا؟ ده كان يوم، كان يوم له العجب الجمهور مالي الملعب بقى فوق بعضه كده عمالي عم صاصي ونزلت فرقة المجر كده تتمرن وأنا لوحدي أستنى الفرقة بتاعتنا تاجي محدش جه وبعدين؟ الحاكم صفر قلت ما بدي حاس بقى واجب انت لوحدك وقلت آه. واجب آه. ازاي يا خفيف؟ سيبك المخ النظاف نضاف اللي بالسنة 13 فنلقى فوق بعض وال13 شرط فوق بعض وال عشر بلاقف يا جازمه فوق بعض وانزلتلك لك انا واحد ورا واحد وانا بالكرة قدام يا اخوكي فصار فصار كبير استنى انت لما نشوف اخرتها يا تويت الكلام دي ما يخسس مخي ابدا الفرقه بتاع الكاره خداثر واحد ازاي بقى تبقى الفرقه خداثر وهو ينزل 13 ايوه والله صحيح ازاي الفرقه تبقى 11 وتنزل انت 13 ما احنا كنا ناس بالاحتياط عملنا تبص جه علينا انا اعتفنتين وطلعتهم طه اللي هم الاحتياط اه وابتدا الماتش انا ادكبر عليا طلع بيها يا شباب عوز عاوز نفهم آه. مين اد لمين انا ها اد عليا كده اه, آه. آه. ليه بعتها للونجليش الشمال واد إنما يعجبك ملاح قوي يطلع مين الوينج السمال؟ أنا كيف؟ الوينج الشمال؟ اه الوينج اليمين واد النما خيخه كده وضعيف وجسمه إلا كده يعني ما تعرفش ضعيف قوي يطلع مين الوينج اليمين؟ أنا مودي بقى هو كله أنا أنا أنا أنا البعض رخبتني فاول في رجل الشمال كسارها باختصار كده جات الإسعاف صلاتني وبعد مساليتك الاسعاف لعبنا مع واحد يا خبر اسود يا سوارس افهم بقى يا خواجه كل ده كان في الحلم لا يا خبابي دي ما كانت في الحلم ما كان فين؟ في النقل الأعلى مزبوط بالأمال كنت متفرج هناك أنا كمان شافتك بالأمال كنت أعبى جنبك اثنين 22 رجل على 22 رجل هيا مين دي؟ أم واربعة واربعان أماليكم؟ طب استنوني برا خامس ازاي وبعدين حبعتلكم بس اما المعرف يا شوايش انا مستعجل عندي ماتش بعد باقرة حامل شيك على طول يا ارتبتو تذكر يا شوايش. يبا يلا تعال كاف والله يا عزيك با لازماتهو يبا اعرف لو كانوا حصلوني الله مان الاعداء وانا بتجسس عليهم دا كان يوم يا خال الله انت كنت بتجسس على الاعداء ساعة الظهرية كده لقيت نفسي فاضي ها قلت وهي خدمة وطنية جليلة ها ها ها جليلة تبقى حماتي ما هاش لا تذكر يا خبيبي انا عندي جوز طب ما تبيع فاردة يا <تصفيق> احنا في الخدمة القليله يا خبيبي هاتك في الكلام ها؟ انا وام ولم علبسنا جواساس نبستم جواساس اه عشان محدش عرفنا حلوه دي يعني نبستم جواساس امال اه تشفنا يا خواجل الخالق الناطق جواساس بيولا <تصفيق> دي, دي نصرف وبعدها طلعنا بالجحش العنابة والشمسية تحت باطي ها <تصفيق> الاسكندرية عالطريق الصحراوي مفيش دقيقة زمن كنا هناك دقيقة اه ده جخص سريع اوي ده حتى يومها كان الهوى يا سلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه ملا طب انا رخلمسي معك اه في اسكندريه خدنا من هناك مركب شراعي مفيش ساعه ساعة الزمن وصلنا وسلت فان البراميل. البراميل؟ اه ايه وده عايز اطلع الزمن؟ يا جدع افهم براميل امريكا كي ده اما <تصفيق> بقى ايه بقينا جنب مصنع الزر زب يا عالم الخقالي اه كلام ده ايه حاصل انت عملها داي الخقالي يا ناس الخقالي اهو ده اللي حاصل ايه حقالي ابو على الاصل واصل ده القائد بتاعهم بيقال يا سلام اه صافك كده عرفك والصغاف وصلطه يا خواجه علي الأنوار الكبيرة داي ايه بقابك كالصافة لا الجوالة بقولها كبيرة <تصفيق> المهم المهم المهم الصفاف صفاف صح والكنابل يا خواجه نزدت علي زي المطر وعملت ايه بقى في المطره دي فرجت الشمسيه ما دبلاتش. كده؟ بارو وانا نقطه قنبله يا خواجه قف عليا لا بيظهر بيفصر دي صار دي ولا المهم يا خبابا انت في المركب السراية عند البراميل وقربه مصنع الذره والكماد اللاذل وبعدين الشمسيه كان فيها ثقب خفت بخش منه حاجه كده ولا كده رحت غاطس بالمركب على الحلمه تهدى شويه تحت المايه اه دي مركب سراعي اه تختص بقى هي غواصه ها فهمني بقى غصه الزاي انا ما اقدركش لما قلت له ما, ما انا كتبت عليها بالتواسير هذه غواصه غطت على تاج خلوا اول حكايه بتاعه التصاير دي لا حلوه ولا حاجه ده عمل فيه فاصل مستمعهم اول ما اقتصت في المياه التباشير اتبسح تاني <تصفيق> <تصفيق> طب هو العمل يا خب ما رخ يمسكوه يمسكوني ليه يا انا هو انا حرامي ثم انا نزلت تاني طب التبسير ومنفع آه. فهمني بقى نزلتو تاني ازاي شوف امعالك سيبك المخ النظفنا دهار كده خرمت المركب المركب خرمتها عبت هي ميه غطست غطست بنا تحت انا مخي يا لا فعلا انا كنت حطاه <تصفيق> انت بتفكر تغير لا تجيب سجارة لا انا بنسرب سيسه <تصفيق> كملت كملت بقى تختل المياه ام ولم عشفتني تحت المياه وخرمان وابل قتل حتتين فاحم قول شربت السيشة مع فنجان قهوة صادة صادة؟ صادة تاهي يا سيد ايه بس؟ في فخل بيولع في المياه؟ ايه اخي فحم ووتر بروفر <تصفيق> ولا خد السمه علينا طبعا ايزك بايا خبتانا وقال لبقى واحد وشطرت وبقى اه في الدعاية يا انتبتنا بتاع الدعاية ادي نمع المسامير واللي ارقش الاز ساحبا اه فقل واخد يبلع النار اه تصدب اه عواس ابن خالك كان ضد شوف العابط عملات عملت اه بدع الصيف يا خواجة طوله تسعة متر اه بلاو بالعرض مش كده الله انت مين قعد لا لا ما عارف كل حاجه ما عارف يا خوي طب انا يومها عملت ايه هي يومها يومها انت لعبت ومصرعه ما واخد اسد كانوا مجوعينه اسبوع حد كده اه وانا بقى واقف لابس له المياه بتاع النصار ايه ولا كمان كان لابس مياه حتى ثاني خستان! اهههه! اصوي السافو يا خواجه فاسو مخالف! اصلا! اهههه! ايه بس! اصوي السافو! اهه! فس الاسد مخالفة لتن لبس الميوخ خستان! ومن غير حزام خلي بقى انا خطف رجل الاسد في الرحزام! خلو او! اهه! وخزمو! راقف! انت بيقول لك! ايه بس ايه. يا حبيبي اخنا في الاسد! اه مال! انت لقيته مسرعة! مع عصب! حاج وكده ايه بكي على بعض خلي بالك رحت واخده دماغ اخدك دماغ يا مفس لجان اما اخدك ايه يا حبيبي مفس داي احنا في الاسد ابدا احنا في الاذاعه المهم المهم ايه الاسد هجمته عليك اه وانت دا روحت في الستين دخل كيف يبدأ يا خواجه اه قديني عمر وارميني من فوق المجمع مثل مهم عندي دي خدت الاسد دمال وبعدين دم. صوت واخد اسد يسوت مش انت فابات ايه <تصفيق> فايفة صحيخ صحيخ تايف وبعد ما صوت بصاني بقى بعد ما صوت الاسد آه. بصاني كده وقال لي بقى كده يا بولامعة قلت له كده يا اسد ولكن كذا يا اسر <تصفيق> يا اسر كنا اسر يا اسر يا اسر يا اسر يا اسر زي اسر يا وهو فاتح اسر يا اسر بس أنا يا لما ها. بقى اسر يا اسر كم اسر يا اثنين ثلاثة اسر يا اسر يا اسر يا اسر يا اسر يا اسر يا اسر يا اسر يا اسر يا اسر زريف موت طعلا ان يومها كنت حموت بقونا اخدك دماغ يا خبابي ما فيس لزوم ايه الاسد اللي هاجم عليك زي الوخص دي كبس علي انا اتصر اروح او طلعت من جابي حجرين من دول اللي لما تخبطهم في بعض ما انت عارفهم ايه ايه ايه عارفهم من الحجرين دول لما يتخبطوا في بعضي اعملتوا ناب زايبك من ده ازاي بقى <سأتصفيق> اخلص الاسد اللي هجم عليك وفتخ لك بقه طب ايه يعني ما انا كمان كنت فتح لي بقي كده اه وقرب مني لما بقى نفسه بيحط في نفس زعب ومناخير الاسد دي <سأتصفيق> <سأتصفيق> في بقه نفخت في مناخيره يا خواجه ملك اتاش صار من سده النفس اغسك لا فضلت ترك السنه يومها كنت واكل باصل <تصفيق> لا دي زرنده وس كبير اوي من سماك وبدن ولا كان ما رحت حجر الزلاد الاولاني في معده الاسر الظافي الخجر بقى في معده الاسر عمده مغص فارغ انبسطت انا علي حلو اوي ما في ثانيه يا خواك مش هتصدقني لا, لا لا مش هتصدقني بس اقل ما في الثانية فوجه لقيت راسي لحد الابت ايه جوه بق الاسد كده راسك جوه بق الاسد انه حاصن اه وبده قلتت عن حد خلوة مماني راسك جوه بق الاسد وقلت يتقل ما شفه ما قلت التقنف الحاجات دي واجب كده قعدت راسي جوه بق الاسد كتير كام سنتان <تصفيق> <تصفيق> يا رجل انت بيقول ايه ولكن يقول لك ان ارى الاسد وانا رايح ان ارى الاسد يقول لك ان على راسك <تصفيق> <تصفيق> رايح الشغل وجاي من الاسد والاسد مسك في دماغك اسد ومسك في ان يا الاسد يقول لك ان ارى الاسد يقول لك ان ارى ايا لما نفسك تشتغل اترفض انا مست مس الفكره يعني أنا على قد مثال يعني ازاي ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمس في السارع باستكلكه ما انا كنت بلبس عليك الفاسته <تصفيق> لا ادي ما فيش فايده لا يا ده ترجعنا وخيات دي حاجة دي حاجات بتجنن راسك جوه بق الاسد ومسير ارعش قدها انا ما طلعت شيء لا ما طلعت دمها لا دماغها جوه بقه هات في فظمها كذا وانا هات يضحك نعم انا قصدي <تصفيق> ونضحك وانا اتحس هدي الاكثر بده يارعش وانت بتزغث ونضحك ونقعد يارعش انا ارعش يا خواجه وانا اتزغث كنت قاعده ببساطه ما فيش وبعدين انت قلت دلوقتي ان دماغك جوه بق الاسد وبيقرأت فيه وانا بعط عرفنا دي وبعدان ولمس انا بقى الطعاية والناصر وبعدان هاي وبعدان ايوه صحيح وبعدان دي حد لا لابدا حاجة زي ايه الخان اللا دي بقى مفيش صفايدة بقى لازم الواحد يموت فادي ها وبعدان مات نعم ما هي ما لك هذا آه. إخنا لازم ينشوف تلاته الجاي. طب اسمع احنا لازم نشوف طلعت امبارح طب ما انا لك ها؟ ايه اه ايه آه آه. آه, اه اه اه ده ده, ده. انا اه اه كده ده, ده, ده, ده. هذا لمعيار الملك مجلس الليلة الماضية واستعد للفشرة الثانية وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبل بيجو في نفس الميعاد واقترب من لمعيار في حزن وقد نفخه الفشر حتى مجزن وما لابس أنشخط ونطل إنت يا يا ملك انت يا مش مختع تاني بقى ولا قال فاضل غير الليله الف ليله تسمعني ولا السياف يطير رقبتك وعلى ايه يا خبابي نسمعك قول بلغني ايها الخواجه المسكين ذو المخ التخين ان ابو لمعه الاصلي انا طبل وانت الأصلي <تصفيق> هاهاها حلوه ترقصلي دي ايه دي بقى نرقصلك ازاي اسكت اسكت نسكت ازاي ايه اللي ابو لام على اسلي انا طبل وانت يرقصلي دي حاجه كده عشان توزن السجع <تصفيق> يا خبر اسود انت رح تفصر بالسجع مش ابو لام علينا يا علا انت حتزرج ان ايه ده انا يظهر حاجبلك السياف فعلا لا يا خبابك ما نسل الزوم الخد لخد أبو لمعة الأصلي أنا طبّل وإنت يرقصلي وبعدين علم أن هناك قائد مكير في مدينة بنزهير استباح لنفسه الفشر والكلام الحشر فغضب من ذلك أبو لمعه لما فيه من تعدي على حقوق الصنع فعازم على أن يشد إليه الرحال فغير عابئ بالاهوال ليلقاه ويعاتبه وبالسلاح يؤدبه وعندما أقبل المساء تناول أبو لمع العشاء وبعد أن فرغ من أكل الفتة بالدمعة صفق ونادى على أم لمعه فأتت إليه في جلباب لم تعرف مسته البلاد كان ملكا لجدها السندباد، وعلى ام أم لمعة دياد مؤفصانة قاوي جدها السندباد البحر بتاع السمك يا خبب السمك <تصفيق> اتت إليه في جلباب لم تعرف مثله البلاد وبعدين كان ملكا لجدها السندباد لا ينفع في وقوف ولا فعال ونظرت اليه كانها النمس وقالت له في صوت يشبه الحال جاهز يا بدل عادي. خامد واتنان بعض الله يا ختيج ده ما بصدقت نايمت العياج الله الله بالزم بدعيش به الحمس <تفسم> نعم نعم تحشامي يا حرمة <تفسم> بسمعنا الموقف متأزم يا ولية دي أزمة خطيرة أزمة خطيرة؟ أزمة ايه التالي يا خودة؟ التلاتة أصفار <تفاس> جلح وي منهم؟ كانوا في جمس فداري جلح وي ناعم يا علي يا برامعة لا يا شاهد ايهي والنعبة استهبالي <تفاس> <تفاس> يا أحد استهبالي ها؟ مش بتهض على النص فرانك من ودك اولا بعد ها <تصفيق> اطلعي بالمبلغ يلا بالمبلغ ايه يا راجل انت اتجننت يا راجل انت الفلوس دي كلها عايزها تعمل ايه بيها هتعمل بيها ايه يا اخت القويه يعني أنا... لازم علي. اتجوز عليا اتجوز انا مجنون اضيع مبلغ زي ده في كلام فارغ ده انا ورايا سفر طوال ايه سفر. سفر اه يا طول ما تطنط يا طول ما تنط ها وعلى فين النوبة يا أبو سفر أبو سفر ابو أبو لمعة يا أولي يا أبو صافر دقائم مسافر بقولك رايح بدك بنزهير وإن اه هين وبين القائد بتاعها حساب عسير حيل انفخي حصيرة الرحيح وليميني عن فلوس يلا ليه يعني يا أنت حتسافر بالحصيرة؟ مش مستعجل بقولك انفخيها مال خلينا نقوم لكن يا أبو لمعة دفاع خورمين يا الدلعادي يا خبر اسود وما حمته هشله يوم ما عند نفس ريسيون ريسيان <تصفيق> الحصيره الوليه هتلحمها بسريسيان قول لحمك ايه يا وليه علي شوف لها حته دواء عندك مم. وحطيها يلا ها يلا وحط كمان حته جبنه وقرشتين في المنديل يمكن يا اه عشان الواد يمكن يجوع مني في السطحه واد مني يا خوي هو انت هتاخد الواد معاك ابني امال ايه ارفع اليمين هسيبه يا حبيبي يا ابني. صحيح يلا خلينا نتوكل ونحمت أم لمعه الحصيرة ووضعت لهم في المنديل قرصتين وفطيرة وأمر أبو لمعه الحصيرة بالقيام فامتصلت في الحال وسمعت الكلام وارتفعت بهم في الجو بينما كان لمعة يطرنّم هقّاو هلو هقّاو دي أنا خوالي هقّاو وما لبسوا غير ساعة في طبقات الجو حتى كان لبعه يطلبوا المقاو المقاو دي عشان الساجة بس لكن هي عن الماء ما ما ما آه؟ ما ايه عاد مقلع ايه انا مليه الدعوه عايز اسرب يلا ما تشرب يا عاد تقول ما هي جنبك اها دي فاضيه امك دي حتهوسني والله واجيب لك بايا منين انا دلوقتي تحتنا بلد ايه انزل اسرب واطلعلك ده وعلى ايه يا ابني احنا ما عندناش وقت ده احنا داخلين على سحاب اه اعصرلك منها حتى اركني يا حصيره ريح جنب رصيف السحاب الفسيح في ياع التراب اللي عملته الفرمانه في الجو تعال، افتح بقى بقك افتح بقك يا سيدي اوعى تبل هدومك هتوسخ البلطاطس يا ايه بقى متلجه قوي هات كمان شافت عليها كواجه حلوه قوي هادي جيبها لو كمان حته يا عابد! ولا! اه انت صوتك الجرال ايه عابد! ولا, ولا حاجة يا با. ولا حاجه زي اه انت ما تكلمتش؟ ولا نطاقتش! الله اه انت حكادي ايه؟ يبقى معنا حد تاني ولا ايه؟ ولا! طب يلا بينا عاد احسن يظهر السحابة دي مسكونة! مين الوافل اك؟ حضرب! حضرب في البليان! اه اه ها ها دا السحاب بيستقبلني انا ودي لمحه عشان تعرف ابوك مشهور مشهور يا مجرور دا انت وقعت في المحضور الظريف خالص القصه السحاب ابن نفته نفته حلوه قوي خلي بالك انت بتقعك وانا مجروح ومسالم ديال الوقت تبكي ودموعك ايه ده انت هتقلبها غام الله صحا! ما الوضع إيه؟ ما امير سلطان البحور مسحور مسحور هو مين ده ابنت هتعرفه و من له انت بيه ابني ابني ابني يا دهار اسوك انتو انسخط مني اشترك لابنك والزنب للان أستاذ الحاب أستاذ انا وقعد من الارض وانت السلاءاتنا من افاندي رجعني على ابني ابوس ايدك رجعني الواد انا اسف يا جماعه ما مين هذا المعروف ده احنا حبايب انا مش دايما مفايت عليك من هنا رايح جاي كل يوم عشان كده انا عصابت والله مظبوط عندي حران ما عارفهم يا سحار انا مش دله جواز ابنك بخار مش انا اللي ملطحته ماذا شديرك عزالي؟ لازل يكون صفات بيغي التروخ اسوء براني اسوء براني؟ <تصفيق> وبعدهم في الوقت إنما اسعفني وحياة مو عندك بناد في سرع والي مني بديان <تصفيق> اللي بيروح على بيصغر ولا بيناد <تصفيق> كل والي حيقابلك وحش جعاني لا باسيطة وحش نقدر عليه بس حكاية جعاندي يعني بايخة شوية وانا مستعجل ده انا رايح آه. عارف! رايح حليل ما طب لما انت عارف كده ما تخلصني خل! و... هاتي سمع عرانب سمع عرانب؟ تشكر يا صحابي أخويا آه آه حد له نهنفسي في الوقت ده ده عيان ومكذب مني زي ما انت شايف ما يا, يا أخي وانا. انكتب يا أبني انكتب يا أبني الله ينعن أبو العيال وخالف العيال أيوا يا سيساحا السبع أراني بدون عشانيه عزين للبل وعحشي من موهوشي وديان أرنى يسدي من تبوتان ولو تديد وأرنى اه أرنى في التوتنى باتنين <تصفيق> لما تخاف ربنا معانا هات الأرانب يا سيدي ايه شغلانا كده هيدا داي اهدون أرانب بقنحة يا أرانب كوبي أنا واركو قلت كده يا سلامة العوان عوام يا خصيرة الريح طيري عوام وصلين الوديان بسلامة فصد أبو لمعه يطير في سماء ملبانة من غيوم ينام بالنهار وبالليل يعد النظام ابن لمعه يهوه ويزوم وهنا أصاب الحصير الخلل فقفز أبو لمعه وابنه على الجبل وصار حتى وصل أول واد من الوديان فهجم عليه سبع جعال وتقدم السبع خطوة فأخرج له أبو لمعه من جابه مقطع فتذكر أبو لمعه قول السحاب وأخرج له أرنبا من الجراب إيه أي الدنيا يا أبو لمعه الثاني تاني لا يا حاجه والوحوش اللي بعديك أوصيهم عليك دول كلهم قرايفي وسبعهم من نسائبي <تصفيق> يعني واخد منهم أنت <تصفيق> أيوه عشان يساعدوك ولغاية الرخ لسود يودوك ده يا شيخ كده طب خد وما أن التهم السبع الأرنب الثاني حتى هجم على أبو لمعه بدون تواني وكتفوا من يديه ورجليه بينما الكلب لبع يهاه حواليه شكت زي؟ كتفوا من يديه ورقليه بس يبقى التاكل أبداً يا خواني إزاي بقى؟ ما سبتقول كتفوا من يديه ورجليه فهمني بقى ازاي ما اتكلش قديش هاي ما اتكلش ها اقولك يا سيدي ها ايه ده ايه اقولك يا سيدي مطعم شوف هذا خوارج اسمع انا لمعيار وبقولك فوت دي يعني فوت دي ولا مش ممكن رح نفوت دي خلاص فوتها انا وبكره يحلها ربنا اه اه اه اه مجلس الليلة الماضية وبعد أن أكل وشرب وسمع الغناء وطرب دار بعينيه بين الموجودين فلم يجد بيجو في الحاضرين فأرسل الحراس يستدعوه وفي الحال يحضرون وسمع الموجودون عويلا وصراخ وصوت الخواجه يقول راخ راخ راخ راخ راخ راخ اذا اذا انا انت بتقع لا يا خبابي اخلا بنصوت انا خلاص النفوخ بتاع الألرخيطة <تبع> وعلى ايه اريحك بالنفخك واشيل دماغك كلها يا دباس امره مولاي اشيل دماغه شير واني اقولك دمخه تخيل في شيله لوحدك يعني بلاش هذا يا خبير ايه بوخيطة بوك بلاش خلاص بلاش بس اسمع نعم تقعد تسمعني وانت مؤدب خالص امر لله نسمع بلغني أيها الخواج المسكين يل العشر منك ما يسويش مليل أن أبو نمع الأصلي عندما أصبح داخل الجبل والظلام حالك وظن في نفسه انه لا محاله حالك وأخذ يسير في الظلام وهو لا يرى خطوة واحدة إلى قدام جدّا يفكر في طريقة يمير بها المكان فواتته حيلة لا يفطن لها انس ولا جان وأخرج من جراب أكله رغيف عيش فإذا بالظلام من حاول وما فيش أدي بقى إيه طلع رغيف الدنيا نورت آه ازاي بقى العيش بينور آه أصل عيش شمسي <تصفيق> هو أنا متلكش ولا إيه يا اخوتي ايه ده يا لهوتي دي في حضره ملك زي يا دباس اطير دماغه خليك جنبه بس كده ارعبه لي وبعدين يعني إنت عاوزني نطق لازم على عن روخي وفشيت آبا. خلاص اسمع بقى وراى امامه في السرداب طريق طويل ظل <زل> فيه يا سار وفجأة انتبته الحيرة إذ وجد أمامه بحيرة يا ايه بقى بخارة ده؟ يعني ماركة هذا دخواجة؟ والله العزيمة انا رخ يموت كده بخارة بخارة مية جوا الجبل طب ودي فيها ايه؟ ولا خاجة وبعدين نظر الى البركه وهو محتار اذ انه لم يكن خبيرا بالبحار وفجاه سمع صوت لمع الكلب وهو ينبح فنظر خلفه فوجد حيوان يدعى ابو جلمبح ادبا حيوان كبير يعني آه. له من الارجل ستين رجلا فاصابه الهلع ووقف وجلا وما لبس الحيوان أن ينقض عليه وكان بيشه برجلاه ولف تلاتين رجلاً على رجله اليمنى وبسدها على رجله اليسرى وأخذ يتعازم ويتعازم مرتين حتى مزعه وأسم أبو لمعة إلى نصين ومات أبراً أبداً إزاي بس؟ دي عمله اثنين آه وبعد أن قصموا اثنان وقف أبو لمعه يقول حلو! بعيدة اثنان ضد واحد يعني رحت بلاش يا سيد أبو جنباح ده أنا حموتك والنبي عم تسيبني أسيبك زال ده أنت كنت عاوسة تهدني آبدا ده, ده أنا كنت مهوذر لا شيخ تهوذرت ومتقسمني اثنان معلش سمح سامحني أن أجيب لك سام غواندى دانا اللي حنزاقك يا حدق عاوز انزاقني عشان بقى نفر واحد وتتمكن مني تاني على أي حال المسامح كريم غور من وش يالله متشكر متشكر قوي تسعة وخمسين تسعة وخمسين تسعة وخمسين ايه ده تسعة وخمسين تسعة وخمسين ايه ده أبو جلانباح نعم تعال يا ابني نعم. انت بتمشي كده ليه اعمل ايه يا ابني اصلا ليا ستين رجل لكن انا سامع تسعه وخمسين رجل وخاطه اه ما انا اصلا مركب رجل خشب <تصفيق> ابو كلامبح مركب رجل خشب طب ورجلك ما قلتلاش تنقطعك فايز من الطرمايه يا ابني <تصفيق> من الطرمايه بالطرمايه <تصفيق> <تصفيق> اي والله من الطرمايه خاط خاط انت حالك يبقى <تصفيق> فاض المليم ده طول ويمشي جنب الحياه حاضر لك عسلين حاضر, حاضر. حاضر. دسعة وخمسين حيقطع وخمسين. قلبي غور بقى يلا متبقيش نحادي تاني ايه وعتقرب هنا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اطلع بالمي الحسن تغرق اه ه ه ه ه ده انت صحيب ايد كلب و بتعرف تقوم زي الونش لكن وبعدين انا لازم قعد البركة دي الله ايه ده ايه ده رجلي مش رادية تتنقل من مطرحها الله ده بتغرز في الطين ها يا خابر رجل التاني اتغرزه طب و بعدين الله الله الله ده لا مقروس ده لا مقروس يا انهار اسود احنا واحنا في فيها رمل متحرك الله الله الله الله وادي يا الطبيب ابنها عني وصيتك الارانب وامك اشهد الله لا اله الا الله <تصفيق> بس يعني انغرس في الطين ومات ابدا انغرز في الطين وما باتش دي تشاهد على رواخه ما ماتس ازاي بقى قلتلي ازاي اقولك انا ازاي ظل ابو لبعه يغوص في الطين حتى اصبح تحت الارض بمترين <تصفيق> و... وبعدين وبعدين ايه وبعدين هو مغروز في الطين وتخت الارض بمترين وإخنا لسه نص الليل وإديك مس ممكن رخيط دم ايه اه وبعدين وبعدين آه وبعدين, آه وبعدين ولا حاجة ولا حاجة اه يعني عمل اه طلع من الطين ازاي جاي؟ ما تفهمش ازاي إنما هو طلع والسلام لا ما هو صفا ما أقولك بقى احنا لازم نعرف طلع ازاي اقولك ها هو تحت الطين مش كده اذا تخت بمطران راسه زغعت شعره طول طلع بقى فوق الطين وبعدين اخرج ابو لمعه من الطين الزراعي وامسك بشعر راسه بين يديه وظل شد وشد وبقوته وباسه اخرج من الطين راسه وخلص نفسه وقفز على صخره على الشاطئ وظل يستريحك أنه حيوان غير ناطق ونظر إلى الأمام فوجد ابنه لمعة يسبح وهو يبتعد فظل ينادي عليه وكان لمعة لا يستمع اليه فقفز خلفه وأخذ يعوم عوم اليائس ولو راته أم لمعة لعملت مناحه لأنها تعلم أنه يجهل السباحة وأحس بالتعب وظل يخبط الماء في غضب حتى خارت قواه وظل يكون آه آه آه آه آه يا خبر غريق غريق تلحقوه يا بلاك أمرك يا ذكي البحار يالي الجمالة الانس والجنحار، خلوا بالكم منو تبين عني يا مسكين خدوه عالشاطر يا حبيبي كنت حتغرق يا مسكين ست البحار بتحب انسان انسان جميل وملوش مثيل شوفو كرشو كبير ازاي شوفوا وشه منفوخ ازاي زي, زي البتنجان الرومي ولا مناخيره تمام زي المغاره اللي بناحيتين انا صحيح ما شفت شكل ملخبطه زي دي لكن برضو على اي حال ده انسان وانت ملك الجنيه البحر اسكتي اه بيتحرك خيفوه يا خال الله انا فان اهدى يا أسود اسود يا حلاوة قالنا النص الفؤاد إنسان والتحتاني سامك أنا ست البحار بنتي ملك جن البحر جن لما يلخبطك مش لعب أبعاد عاوزة إيه عاوزة إيه أنت جيتش حبيبي حبيبك؟ يا وليه بعدي عني بلا الزفارة بعيد بقولك أنت حبيبي مش ممكن حتجاوز غيرك تتجاوز بيه أيوة أنا بقالي ستالاف سنة مستنياك ستلاف سنة بس؟ يعني بشكل ده انت من دور والدك. احنا جمالنا بيفضل على طول وانت كمان انا ايه؟ جمالك ايه؟ مش بيفضل على طول على طول ولا على عرض اختش عيب اختش بعالك الملك الملك والدك يا ست البحار والدي ايه ده؟ مين ده؟ بابي انت قبيت شوف يا بابي ده عريسي عارفه ازاي وليه اختاشي؟ ابدا مش عريسها ولا حاجه مش عريسها وقاعد جنبها ها يبقى لازم تموت في طيس وفي قاع البحر السمك عليك هيس اه هيس يا ده خلاص اقطع عريسها يا عم انا يساء واخذ ابو لمعه الاصل اللي يعدوه والزفاف على الجنيه يهيأوه. يستاهل ابو لمع يستاهل ايه؟ انه يتجوز الجنية بتاع السمك ابدا نوحياتك ما حصلش ازاي دي؟ بكرة ما اتشوف لا عاوزين نصوف للهدي <تصفيق> تأخر لمعيار الملك عن مجلسه المعتاد وانتظرته الحاشية في لهفة وقلق وشوق زائد للفت والمرق وفجاه فتحت الأبواب ودخل لمعيار بعد الغياب وأكل مع الجميع وشرب واستمع إلى الغناء وطرب ثم دخل بيجو الى القاعة وكأنما لم يمضي على الليلة الماضية ساعه فقد انطلق في الحال وألقى على لميار هذا السؤال وبعدين وبعدين ايه انت عليك عفريت اسمه بعدين. دباص! أمره مولاي؟ سامع الخواجه يا دباص! بدون شك يا مولاي! ومستنى إيه يا أهلا؟ ما تشوفش أهلا؟ لعبلي السيف على الأبتو السيف، السيف مش معايا يا مولاي مش معاك؟ أمال فين؟ الله يخيبك! زدته في البيت بيخرطوا بي الملوخية يا مولاي عاد والله! سيف تخرطوا بي الملوخية؟ أمال البام يتقمعوها بإيه عاد بالبراية بتاعة الألم يا مولاي لا والله عاد عال ببراية الألم طب حيث كده بقى انا حقصف رقابتك انت اي بقى اي بقى اخسن والله دي مسعوزين للصف وهدى بعد كده لا يا شيخ جنازة وتشبع انت فيها لطم ها دبوس عبدك المسنون يا مولاي اوصل البيت هات السيف وقل لي مادام دبوس لم عيار نفسه في الملوخية ريح دبوس راح يجبلك السيف يا خواجع ولو زرجن انت عارف بقى يا خبابي مسيخنا اللي بنزرجن اخنا بنسقن و بعدين عملتوا إيه أبو لمع الأصل مع الجنية بتاع البخر اتجوزتوا ولا لا ده الوقت ايه با؟ ما هو إخنا عوزاننا سوف اه إزاي بني آدم يتجوز واخدة النص إنسان آه. والنص سمك طب هو أحيانها بياخي مكفية النص نص آهل كفاية نص السمك على شوية جمبري على فجلتين ورور يا عالي <تصفيق> لا أنا بستكلمة بخ نموت والله ومستعقل لا استنوا شوية دبوس زمانه جاي لا وعلى ايه خلاص أقعد ساكت واسمعني قول <تصفيق> بلغني أيها الخواجة المخبول زو المخ المعفوض أن أبو لمع الأصلي عندما كش من ملك جن البحار زاطت المملكة وانقلب لها نهار ولموا الأسماك اللي بتغني من كل البحار والأنهار آه بقى آه السمك بيغني؟ ويرقص ويهيص ده انت فنومة ده عن اللي بدعوا الفن انت بتقول لي يا جدعي انت هو كده زي ما لك وكل حاجة عندهم بيقى دي يا خواجه لها فرقة يا سلام يا يا خواجة لو شفت فرقة الرأس البحري الرأس البحري آه! بتاعه السمك الرعاش ده عليها هز اه آف ضروري ما هو الرعاس آه! بيرعش كده وينعلط ولا يا عيني لما تسمح الأنسة بساريا وهي بتقول مانا نجات خدخيله هاوي ولا السمك المياس ماله ده كمان ده طلع نمر يا ده عمد نمره مع واحد خواجه سمك ايه يا عادل ايه وقعد يبشر عليه هو مين المياس <تصفيق> والله يا سخد مسبين عليه هو اللي مياس كده هو دبوس اتاخر ليه اه بقى اه هو احنا كل ما نتكلم تقولي دباس دباس خلاص بقى بلاش مستحيل نتكلم ايوه بلاش اسمعني لك وانت ساخد قول ولما أصبحت ليلة الزواج بعد سبعة أيام أخذت الأسماك أبو لمعة بالعافية إلى الحمام وبعد أن بنجوه وخضروه وبقالب طباح الظل يدعكوه حتى انقضى الأسبوع بالتمام وهم ما زالوا يكشتون ما طرقا فوق على مر الأيام إكوام إكوام ده إيه ده إكوام قوي ثم بديدي تير الشو وسوبا من القشر البسوه ولما كان من تقاليد القوم أن يزفوا العريس وهو خارج من الحموم الحموم ده خلي بالك اللي هو الحمام بس ده عشان يتسجح <تصفيق> زرفوه بالمزيكة والصقاط وغناء الرجالة والبنات السامة لقد تطلعت كمان؟ ككخيبه دي بلغه الأسماك يعني تبقى ككنيله الله الله الله الله الله الله الله عليكم عالم الله الله كلام ينقال لعريس. دي. ده مسموش كلام ابدا ده كلام ترحيب كده على الطريق البحاري بحار ايه يا ترحيب ده شبه الشهيمة بتاعاتنا واخذوا ابو لمعه الى الكوشة حيث العروس وهو في هذا الجو مكبوس ابن مكبوس واندس بين المعازيم فرقة من عساكر الامير طرطور الذي كان في حب الاميره ماثور ومن أبو لمعه مدغاز وموتور فقد أبلغه السحاب بفعلته عندما عصر لابنه قطعاته فأرسلهم إليه من الكوش يختفوه وإلى مملكته بسرعة يحضروه ووقفوا يتهامسون ويتآمرون خلي بالك بتاعتنا ايوه من عارف ابو لمع له ألعيب شايف الاميره بتبصله الزاج هتاكله بعنيها مدلونة تفوت الأمير السمك ترطور اللي بيحبها من زمان عشان حته انسان كل بقى الزاي حنخطفه الزاي اسمع انت تشير صنية الشربات وتندس بروس البنات وانا في الوقت ده اطفق كل بيت والباقي معروف طبعاً البطانيه الصوف ابو لمعه حيلاقي نفسو دغري ملفوف وكلمه السر جمبري جمبري كلمه وقالها العسكري ونفذوا الاتفاق بالتمام وفي ثانيه ابو لمعه كان مخطوف وطيران ودوه على الامير الملهوف واول ما شافوا غريموا الامير طاغتور سر لمراه وضحك حتى السلطه على قفاه وعلى فكره السمك ملوش قفه انما دي عشان السقع بقى تقول <تصفيق> <طولي>. لا <تصفيق> الله يخرب بيت السقع واسنانه انا بقول دبوس اتاخر ليه كذا يا خبيب ما عاوز دبوس تعمل بيه اولا <أيه> يخليك تركز <تصفيق> <أه> وثانيا يسعفني بالملوخيه للست جماعة والست بهاية على دعم الملوخية يا وعدي إخنا بس في الملوخيه دلوقتي إخنا في بولمع اللي خطفوه وقدام طنطور وقفوه وكلمة من بولمع على كلمتين من الأمير حاكم الأمير السمك دلسان وطويل وزفر سمك قولي الحكاية حاسة انت عايز تتجوز ست البحار؟ مش كفايه عصرت ابنك السحاب طب وانت مالك انسان السحاب سحابي ورثه عن اجدادي أسره خطفني نلاء اذا كان على الاميره ماليش دعوه بيها هتجوزها انت اسلقها اشويها يعني مفيش بينكم وبين بعض الصدافات حب حب حب ايه اللي انت جاي تقول عليه انا في حكايه الجواز دي عبد المأمور بيني وبينك خطفوني كده انا طرطور ترطور؟ اه! بتقول ترطور؟ لمؤخزة والله مش قاسدة! ترطور؟ ده انت على راسي! وكمان على راسك بتقول! وعلى راس اي سماه! انت بسحق ايه هلا؟ ده انت سامك! انت ايه يعني؟ ده انت يوم ما تتماعظم من الوقع منك بشالن! ايه؟ شين؟ ده زا كنت ترطور! لا! ده انت يظهر مش ناوي تجيبها البحر! حد ما مش ناوي جبهه طباخه دي عندنا احنا بنكون بنساوي جبهه البر خلي بالك ظريف او خفيف المطروق وكمان بتهزاني طيب خدوه وكتفوه وفي الميه السخنه اللي بتغلي سلقوه انت هتقلبها بغم اسمع سوقك انا مش واخد على بيتعبني ابعدوا عني ابعدوا عني ابعدوا عني ها انت كده فيكوا دولوا بس مكنش ما كانش سكت الامر يا نهار اسود ما تدسونيش الميه مولعه بسخنه قوي هلا, هلا ايه؟ امال ايه؟ بخنا مبسطين قوي قوي قوي قوي ازاي؟ خلوة قوي اللي انت قلت ده لا شيخ يا ألف للا بابا <تصفيق> يعني على الكلام اللي انت بتقول بقى ده يبقى الزبان انسلق انسلق؟ امه لا بالطريقة دي يبقى انسلق وخلصنا منه لا شيخ انسلق ازاي؟ انت بس بتقول يا رجل انت انهم خطفوا في المية وهي بتغلي اه حتى بالاماره كان بيزحق ويقول سخنه قوي لسه بنرها يا مولاي اهي ده بوست ده انت جيت في معادك هي ايه اللي بنرها يا جدع ده بوظ الملوخيه يا مولاي حاجه كده تاكل تأكل صوابعك وراها يا, يا سلام يا عاد اتوجع الملوخيه دي صح ها حط الطشت قدامي اهو يا مولاي طشت كبير قوي وعلى راسه التقليه انت جايب 1000 عيش بس طب حط حط الله خيبك انت مش عارف ان انا هاكل يا عبد اجيب لك يا مولاي 1000 جنيه ايه اه جايب له الملوخيه في طشت ايوه يا اخي مش مولاي امال اجيبها في ايه ده انت تشتف ده. عقلك يا خواجه ولا ايه <تصفيق> له كمان 1000 عاش طبعا طب ما لسه اهي فرصه عشان ناكل معاك لقمه برضه لا ده بعانه لما تسمع كويس كده وتخشع أكادك معاها يا أبساطك ما يسخس كده دي طعمه أوي يا أولا كل كل يا مولاي ولا يهمك تسلم إدم بهاي يا مراتك أيوة ما ليه يعني أنا ما ناكلس أنا ما تاكلش وإنت بس مولاي. اللي تاكل كل يا مولاي كل اسمع يا أولا بص نعم فان نولع شباب انا واخد بالي ايوه ادي وركب حاله كده وركب حاله <تصفيق> يا خلص معانا <تصفيق> يا اخي ما تسكت خلي اكل هتسد نفسه ليه الله أل ده هو اكله ولا ساعه انت بتحلل لا بم... كون يا ولاد ده, ده بص بارس. نعم شوف شغلك شو معاد خالص لا لا لا انا مس لزوم طب خلاص انا مس اسدي كده امال ايه انا قصدي يعني نسأل سؤال على سؤال انت يعني كده انسال لا راك تبدل تاكل آه. ومس راك تقول خاجة بقى بعد كده؟ لا حنقعد بس اخد اللقم دي خدي على دو اه فنبلي خليه خليه ايوا ايوا سكيتوا سكيتوا ارميلوا حاجة جنب الخات كبال اه هيك. هو اللي ارميلي خاجة جنب الخات اللقم هو لا اه هنا قدامكو انا مسعاوز لكم خاجة انا عاوز لقرف الحكاية كلها واخيات ابوك خلصنا خلصنا حخلصك اهو اهو <تصفيق> ذهب لمعيار يشتري لعياله بالون وعاد من السوق وهو ممنون وأسرع إلى مجلسه المكنون واستمع إلى الرئ والعود والآنون وطرب من كل ألوان الفنون وانتظر بيجو فلم يحضر فأرسل في طلبه عدة مرات وأسكت أنا ويقول البنات وبعد أن رفض بيجو الحضور للجلوس نادى لميار على دبوس وأمره بإحضار الخواج الملحوس فذهب اليه واحضره وإلى لميار جرجره طب لولا الساف اللي انت خدته على رعبت دي أنا كنت دلوقتي ستمتك مولاي <تصفيق> <تصفيق> عاوزاه يا دباس الخواجه حيشتمني <تصفيق> <تصفيق> طب دعه ليه؟ فهمني بقى <تصفيق> عاوزاه هلا خلاص تعب لبنم للال ولا نهار طب بالليل وبظهرك أنا وبالنهار في الزلزانة الوحدة ما بتنمش لا بفكر في الكلام اللي قلته لي <تصفيق> امبارح ما نمتس على سم فرخان ومبسوط مبسوط ايه ده صوت ليه على سنه أبو ما لا يرخمه الجيش بتاع السمك سلقوا في الاذان ما حصلش يا لخويتي امال خلصت ايه لك انا بقى بلغني ايها الخواجه ذو المخ اللي ما فيش حاجه ان ابو لمعه الأصلي عندما وضعوه في قزان الماء المغلي ومن تحت منه كانت ايدي النار اسروا الماء اللي هو فيه غلي وفار غلي وايه يا خواجه وفار <تصفيق> غلي وفار <تصفيق> اه فخلاص وفار السمك شاف الفار اذع قدامه وطار فخرج ابو لمعه من القزان وهو مصرور ويقول دع الوالدين اللي أنقذنا من إدن ولاد السمك دلوقتي بقى قلع ودور على الواد لمعه يا طار انت فين يا ابني؟ يا طار انت في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي جايد البعدة؟ جيش السمك؟ جيش السمك جلتاني يا خبر اسود ادعي هنا ايه ده؟ ما حصلنتي بتبني نحية <تصفيق> عنديت علي حاجة إلصابك حواليا أبو لمع حبيبي تاني بقى انا ما صدقت سبتك في الكوشة واتخطفت جايه تاني ورايا حبيتك وبحبك وهحبك على طول يعاني يلا بينا أبويا الملك مستنينا والافراح كلها لسه في المدينة وبعدين بقى في البالوة المسياحة دي طب يا ست سبقيني وانا ححصانك انا سيبك مستحيل قرش يا قرش نعم يا مولاتي عاوز حاجة وعبودوا عليه وعالكوش حطوه. تعال هنا يا لمعه قرش ابعد عني يا قرش انت مش قادي اشوف والله لو قربت لي يا قرش حفاكك امسكوه وعالمدينة وعال رجعوه وفي الكوش حطوه واخذوه ووضعوه في الكوشة مره تانية وقال في نفسه ما فيش فايده الدنيا فانيه وجلس ابو لمعه بجوار العروس وانزرجنت يا خواجه حجبلك دبوس ملص لزوم يا خبابي ثم بعد ولما اكتمل لمملكه الأسماك البهجة والمرح تركوا العروسين وانصرفوا في فرح وجلست السمكة إلى أبو لمعة تداعبه وبالأشعار والاذكار ظلت تخاطبه وفجاه سمع أبو لمعة كلبا ينبح ورأى أمامه لمعة في الماء يصبح فرح وهزل وعليه أقبل لمعة حبيبي انت فين, انت فين وحش دي اهو يا جامعة زم... اتعى هذا في الامري عليك ما تخافيش ده ما بيعضش ده كلب ابن ناس انت كذاب ده مش كلب ده انسان مش عرفه ده انسي مسحور. امشي من قدامنا غور يغور فان فعل. تعالى ده انا ما صدعت لقاته ده ابني ابني أبنت. لو انت متجوز يا منيل على عينك بس ياوليا سمك انت نم من ايوه أيوة متجوز وكمان بتعترف يا خشاش يا خليل <أه> تتجوزني على واحدة ومخلف كمان منها بابي يا بابي ياوليا بس رعيش كده اختاش <أه> <بابي. أه> عايش. الدنيا دلوي السمك يصحى لازم يصحوا لازم ضروري بابي يا بابي في ايه يا بنتي الحاني يا بابي تعال شوف بنتك واللي جرالها ايه بس اللي حصل احيميني طلع متجوز يا بابي اتتوج يعني خلاص انتهيت ها بتقول اه انت انتهيت لا بس يا مناسر القانون عندنا كده اللي يتجوز مرتين يموت والحكم فيه ينفذ ويبلعوا الحوت حوت اندعوا الحوت وبعدين بقى في الحوت هدي قصد الحسن يا <تصفيق> يا بني بس يا ابني بس يا ابني ماهو كل ده بصابة باك خلصنا مستهل ودعنا دفليد عالحوت راب يا مولانا انت جعان يا حوت مولاو يا مولانا وجعان كمان يا ابني روحنا المرادة في الزحمة يا خبر اسوي ايه ده كل ده حوت الراجل اللي قلت امت خدوه كبه الله يكرمك يا, يا سيد يعني تكلوا وبسرعه تهضمه no, no. وتخلص منه الله طب كان عن خود ابو لمعه ولم يجد من يبكي عليه دمعه يعني مات انا قلت مات ما هو الصفه ما اقول لك بقى المره دي ما في طايده هو وابنه جوا بطن الخوت رح يعمل ايه يبقى مات انا ما قلت اسمعها طب ما تقول وتخلصنا انت حترودنا لا شوف اسمع هتسكت ولا اندهلك جباس لا نسكت <تصفيق> حالي <تصفيق> وأدبر النهار وطلع المساء أعدوا قاعة الأنس وتهيات الأمور وأضاءوا الشموع وأطلقوا البخور واتخذ لمعيار مجلسه المعهود وأرسل في طلب الخواج المنشود وأقبل الخواج وهو مسرور وقد ظهر على وجهه الحبور. فدهش لما يعجل لهذا الحال وما يلبس أن قال قاعد... جرائي يا خواجة بيتهيق مبسوط ده باس أمر مولاي عاكنينو <تصفيق> لا وعلى إيه بس بتخلينا كده مبسوطين. ده أنا مبسوط كتير على قربنا نخلص من الخكاية بتاع أبو لم عدي ده ده إيه ده لسه سعب <تصفيق> يا خبر سويد لا هو مسابو لمعة وابنه بلعهم الخوط حب؟ خطيها هاد يا انت بتخرف؟ لا مهو صفا ما أقول لك بقى انت مبارك قلت الخوت بلعهم انا؟ انا قلت كده؟ ده باش؟ مولايا ما قالش كده انت كذاب ده انت اللي كنت نايم هو قال كده بالذنب بالزمع, بالزمع انا قلت كده؟ ومس ممكن يرجع في كلامك ثاني جاي الخط بلعبولام عوبنه يعني خلاص مات أبدا ولا جراله حاجة إزاي دي الخط يبلعه ولا يموت اسمته كده خواجه <تصفيق> وخيات الرنبوله دي يظهر اسمتنا إخنا أم العملاء قول أقول على غدي أيها الخواضع التعبان زي المخ وارد المورستان أن أبو لمع عندما صار في بطن الحوت وظن أنه سيهلك ويموت وكان حيترباله الخفيف لكن سيبك المخ النظيف نظيف والمخ النظيف رخ يعمله وهو قوة بطل الخوت ظل تذكر بإمعان مغامراته السابقة مع الحيتان أيام حرب الملك شهرمان دي كانت حرب يا خواجل هالعرب يا, يا خال الله يا خبيبي اخلمنا بس ايه؟ اخلمنا إخنا ومال الخربة بتاع الملك شهرمان دي مالاش ده عوزاي؟ مش ابو لمعة اللي حربه؟ ابو لمعة اللي خربه؟ ده خربه وخرب كمان قاعد ابو لمعة زاد صبحية يا مص عصب وإذا بنافير الحرب انضرب فازرقت عيناه من الغضب، وقبل أن يسرع بالهرب هجم عليه عظماء المدينة وسلسلوا قدميه بكتينة وعلى عرب يد حطوه وإلى ميدان الحرب جروه وصاروا من خلفه يزفوه ده. بس يا بنتي تهوى انتا مش بتقول يا بابا لمعة شجاع وبطل ورينا بقى جد عندك مع الملك شهرمان طب وشانا بابا لمعة بخليه يشوف النجوم في عقس الظهر بس ارجعوا انتوا الورا واسبوني عليه محدش يطلع ورايا الجبل ده محدش بابا لمعة اهو كده اهو كده اطلع انا مش تاخد معاك حاجه تحاربوا بيها سيف ولا حربة لا حربه ولا سيف انا معايا القوس كفايه هو فين القوس اللي معاك ده يا جماعه افهموا يا ولاد افهموا انا عارف القوس اللي حارب بيه شهرمان قوس ايه ده قوس قزح <تصفيق> <تصفيق> امال انا طالع فوق الجبل لا بس خليكم انتهينا خليكم خلاص <تصفيق> بس حلوه كده بقينا لوحدين ايه ده ياللي جاي ده بعزق كل ده جيش هحرمه لوحدي دي مخانيه زي النهم لكن ما فيش فايده شهرمان وجيش امامنا والعيال اللي بيزفونا وراءنا ما فيش فايده ما فيش أنت يا شهرمان، إذا كنت قد أطلعلي من وسط العساكر وكرمني أنا الملك شهرمان، تارس الفرسان ومقطع الحيتان، وهالك كل جبان ها؟ اتكلم، عاوزي فنجال قهوة مظبوطة وحيتوالدك مان قهوة؟ ها؟ أنا اللي حصحانك كملبن، وحرميك في جب ربوش الجن بتهزر الله. شهرمان! وده شهر! انت نسيت! ده ودك حبيبي عب يا شهر! ده أنا ما شدتك على كدسه وانت لسه يومان! انت مين؟ ابو نام على الأصل يا لأ. ما رفدش! الله! وما فيش بيني غير جرلوات الميدان! الحرب والضرب! والكر! والطفشان كده! تبدأ الضبان! يا عباد الله! وحد الله! اعدي وقت الطلب والاستغفار من الله ادي بقى مسحراتي واهل اللي قبل مسحراتي كان ايامها رمضان والحلقه قربت تخلص والديك استنى اه الديك دي ما بوقه لا لا ديك ولا كاتكوت خطر احنا لازم نعرف ابو لمعه عملته ايه ولا حاجه كلمه منه على كلمه من شهرمان عنين ابو لمعه طلعت شرار طلعت شرار؟ دقت الحريقة في شهرمان وعدوك فلعص في وجه الجيش بتاعه وهو مشاعلن شطابه وخلاص وخلاص؟ اه يا ساختة داش اه يا خبابي احنا مس بنسأل عن الخرب مال عن ايه؟ عن الخاطر اللي بلعته هو وابنه الكلب اه اصدق الحور ايفا؟ لما كان أبو لمعه حدق كبير وهو في الحدائق من المشاهير فحدق على بطن الحوت فشرب من الماء الكثير فحصل للحوت مغص وخرج من الماء على جزير جزير ههه يطلع بقى الجزير ده مذكر جزيرة <تصفيق> واشتدت الشمس على الحوت وبدا العرق من جلده يفوت فوجدها ابو لمعه فرصه انما نقطه وخرج مع العرق نقطه بعد نقطه ده اللي رح ينزل علي نقطه <تصفيق> ليه قال هو انت كنت معاهم معاهم ايه جدعنت جدعنت جدعنت تتقال لي انا للمعيار دبوس؟ اه <تصفيق> امر مولاي ايه ده يا لخيبك انت كنت, كنت نايم انا في حضرتي وتنام صفافات معايا يا مولاي خلاص استعد احسن خواجه بيضحك كده عملي عصلك يعاصلك اطير رقبتك يا مولاي لا استنى علي خمسه بس دعبه كده دعبه نغشه لا لا لا بلس لزومك يا تبوك بلس لزوم المنقعه والمنقصه بتاعته بي. شفت زي والله العظيم اذا ما كنت تخشع ده خليه بالسيف يضيع ملامحك في ثانيه اسمع وانت ساكت خلاص راح نيس خلاص بخ ديس افسر ده ابو لمعه وابنه خرجوا من بطن الخض ودلوقتي في بطن الجبل في بطن الجبل وانت عارف بقى بطن الجبل ها بطن الجبل اه في بطن الجبل ده عليه كرش يا راجل يا خواجه <تصفيق> كرش آه. هو مين الجبل الجبل له كرش امال انت فاكر ايه ده انت في نومه اصله كان جبل صاحي <تصفيق> ربنا يلطف بعبيده ده بو لمعه بيقول وظل هكذا يعيد ويقول حتى وصل الى باب مقفول واكتشف انه امام فم المعده فم معده الجبل خدمه اهلك وهناك حلت لهم القعده لما فيها من طراوة ونسمى بحري آخر حلاوة وهنا استعمل أبو لمع زكاؤه وأخرج من القراب غزاؤه وعزم على فم المعدة ليفتح بابه وترباسه يلين وعلى رأي المسهل اطعم الفم تستحل العين شفت العين دي عشان يلين ففتح له الباب فإذا بمعدة الجبل كلها هباب في هباب على السنة بقى تقوله بقى الجبل كان بانع بركان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وبعد لحظة فتح الجبل فاه وخرج منه أبو لمعة وشه أعلى من قفاه وبجواره لمعة من الفرح يزوم فقد كان متعباً وكابس عليه النوم وأبو لمعة راخر في الحكاية دي كان مأزوم فراح راكن مع ابنه بجوار حجر كبير وعلى منهما الغطيط والشخير وإذا بسعبان طويل كان يساني أم لمعة يمشي القطر من ديله لحد رأسه في جمعة ووجد السعبان في أبو لمعة صيداً سمين فلف نفسه حوله من النفاس سمالين وقان صقرصا شديده ترتم عد حديده وزاد على ابو لمعه اللف ومخه ومزاته اقرب يخف والتعبان مش ساكت وعلى وسته عمال يلف ما تلفس عليا وقول على طول ها خصل لف عليه تمانين لفه وبعدين وزود عليهم من اللفات مية وعشرين ها حتى أصبح المجموعة الكلي في الآخر متين ها وأبو لمعة من الألم يقن والتعبان فرحان وبيزن مصرق ليك لسخنة عاوزين لقرة وبعدان ها وبعدين؟ أيوة صحيح وبعدين، وبعدين. يا خبيب اخنا بنلعب ما تقول وبعدان ابو لمعه بين مش كده أيضا، والتعبان عمال يلف يعني ابو لمعه بين والتعبان بيلف وآه وايه ثاني والديك يبدل خواجه طرق الكلام عيار الصباح فسكت عن الفشر المباح ليالي ابو لمعه الليلة يكتبها محمد احمد المصري وحسين عبد النبي ويخرجها وجد الحكيم ابو لمعه الاصلي والخواجة بيجو كل سنه وانت طيب كل طيب وانت ثانى <تصفيق> اي يا خوالة في ما لك في بس فهمنا صفتك سانة قبل كده لا يا شيخ بتتجاهلني. هو في مخلوق على وجه البسيطة مع رفيس مع رأس الكلام ده ايه ادي الدنيا دي كلها تعرفك انت قاد العالم ده السنة ما قلت العش لما قلت العش عشت أنا وبينك بقى لفتة العالم ده قاد كده قاد العالم اه. ايه امريكا بريطانيا فرنسا اسبانيا البانيا الجزائر ما فيش حتى منحتها لفتة دي كله قاد العالم لفتة رخصة امريكا لسه جاي واد لسه وصل هما في الساعة زمام من أمريكا اه تضحك هه ادي بندخل تعملها ثاني بظظعناها اول ما نزلت من حنطور في امريكا الشمالية استنى عرفتوا ملاله اللي دي امريكا الشماليه ودت فتني اول ما نزلت على ايد الشمال قلت بس هي دي كلام ده طب كملتوا وبدل لقيتهم مستنيني خدني بالحضن وبسني من هنا ومن هناك حكم يعني مين دي مين ازن هامر يا خبر ايه اه اذا يعرفك آه. يا رتق انت الكلام ده بتصدق بقى قال ساعطيني ابتدائي ساعه اذا واذن هاول اللي حاصل اه طب بدال وبدال مالا بلاد ركبنا بقى الحنطور مكشوف بشوارع واشنطن ايه طيب ومشين الشعب الامريكاني يا خواجة شفنا هال كده يا عيسى الاصل يا عيسى صلصه جامده قوي الشعب الامريكاني آه بقى ها جنب بعض كده وعاملين إيه إيه ده مع بعض كده ايه بانكاشاكه بانكاشاكه اه الشعب لأ ايه, إيه. ما لا تيجي يا, يا رجل يا عيال راجل الكابول ايه ده بس يا السناب الامريكاني يعرفك انت معرفه شخصيه طب تصدق بقى هيشاوروا على ايزنهاور يقولوا مين ده اللي قاعد جنب ابو لامع ده <تصفيق> دخل الله و ده من سبك كبار قوي طب <تصفيق> قول بقى معلوم. انا سخفي من اتانه لا في بالزمن اتانا والله لا الزمن اتان وحيات ابوك من اتانه وخياط دينا من قتينا تعرف الحج سلبي مين حج سلبي دي ابدع عمه نفسي قاتينا اتبعنا لا لا ما استعرضتوا دي على انا من قتينا الخامه آه. انا جيت هنا على ناخد خديس سخفي للمجله بسلام يعني عايز تاخد حداث ايه ده عاوز ناخد حداث معاك حاجه تاخد فيها <تصفيق> ايه ما احنا رخليك تبقى اقولي طيب إيه. انت طبعا خدرت الخرب العالمية الاخرانية دي لا لا لا لا ازاي بقى اصلي كنت في البلد وياني يعني اصلي ما استركتت في الخرب لا استركت يا خبيب من ايه وانت بتقولك انت في البلد اصلي كنت بابعت بقى من البلد اهه انا اثبت دكان في البلد وازاي دكان امال ايه ما اتلاشي لما قلت, لم قلت ليه انا كان عندي دكان اسلحه اسلحه اه اسلحه بحر قد داون كده مصنفة عندي بقى تنابل وفشنكات وطيارات ودبابات ايوه وجواطات وفض على واد على الرفوف كده محطوطه كان حاجة زي النعم في الدكان في الدكان اه وجنب الجبنه والزيتون حاجه متوقعه بكده يعني يبيع السليخه والدبابات بقى و... بقى عندي منها تنفان صنف صح قوي مفعوله اكيد ينسف ويبهدل الدنيا ايف ايف. دي بقى الحاجات دي ايف. اديها للدول اللي انا مؤمن بقضياتها زي الجزائر الشقيقة العزيزة ايف ايف. طب الدول الثانية بقى اللي انا مش مؤمن بيها الهلفية البطلين عندهم الاسلحة التانية الفاسة داي ايه فعل مصبية فرقة دي اخموهم اخموهم اخمك ايه اخمك دي اخمك يبقى خالك لا تطم قولك ما نص لزوم دي خلينا في الاسليخة اللي بيبيعوا دي تضحك في يوم من ذات الايام ايه با. طب علي واد فرنساوي قال عن سوات اسليحة قلت له واد وقعت يا حد رحت مديله شوالين دبابات ايه سوال مش وضع شين عابي كنا متعولين على كتير كم على اتنين مليون جناة خلوه اوي خدت اول قصة مليون ايه بوافيدل نابليون <تصفيق> يعني حاجة بتاعت سبعه طاغ يعني ما زادش <تصفيق> ادي نابليون بالسبعه طاغ ما يسواش اكتر من كاد <تصفيق> طب بس ما ان انت كمل <تصفيق> حاله والحاجات وصلوا على ميدان الجزاريين حريابنك بهدلاهم قطعوا نفات حلو قوي اتاخروا عليا في الاصل بتاع السبعه طاغ <سارة> <تصفيق> ما دفعوش ما دفعوش بعت لهم اعلام على قد ما حضر <تصفيق> في الميدان ما دفعوش قلت واجب بقى ده بستلك الجلابيه الدبلان المخطفه على الاحمر الجديده بتاعتك يا سعد بما انت حارس مش مهم ما عندي الحكايه <تصفيق> ونشتها اللي قتله ذا مش مهم ما عندي رخص المدان ايوه رخص المدان معايا بقى الصبيان بتقعد دكان هي على المدان خلوا ده الجماعه يا خواجه الفرنسا وشافوني ان كاباسون خل يلا فز يعد يا حسني علي يا خليل لم يعد المعدات بقى يخطف الدبابات والسيارات والمدافع والقنابل والعتاد من ايدينا العتاد يقطع العساكر من ايدن العساكر آه كنت انا معجر لهم كم عسكري كم عسكري 13 عسكري قال 13 ونص <تصفيق> النص دي في نص عسكري واحد فرنساوي ايه فايه؟ اسطب يعني لم المعدات دي بقى وانا واقف على حته عاليه كده ها؟ ايه فايه؟ ولبس جلابيه انت بلان امك خططت الاخمر الجديده بس اخوك صلى بيقول تعالى قبل كده نستعوذ بقى واقف بقى كده زي الفريجيدار فريجيدار؟ اه ايه فريجيدار دي فريجيدار ايه؟ الفريجيدار منتقامر المهم يعني دي يعني انا انا بنقول يعني انت كنت بتخرب يعني انا الحاجات دي بقى كده هاجرها زي العجله ثانيه كده بساعه بالسهل اه الدبابات ما خلي ما اتلاك شي لا ما اتلاك كان في دبابات 24 و 26 و دبابات بناتي ايه با دبابات بناتي عش... من... اه عشان جباعي فرنساو بس كده <تصفيق> <تصفيق> ايه بعرفهم الدبابات البناتي دول من غير كدر لا من غير بذ اه انا بقولك دبابات بناتي ما تقف ايه با ايه لك اللي انا اوز دارت يعني انت كان بيخارب وبيدرب كثار وبيعملك كده هي هكتش غلية تلك لام ده تضحك ما لا ما الهكسوس اتلاك ايام الهكسوس والهكسوس كان عايشين على ايام. <تصفيق> عملت ايام الهكساس دي? واقف انا كده وارباب الحديد لباية والعنائية. ودول كابسوا على الباب. الهكساس? عددهم كتير? كم? حاجة. استن لو اخيات ابو كان اوز نكتب دي دي معلومات. سابقة. حاجة تسعة تلاف الف مية و نص تسعة اتنين خمسة ستة. لعم. تلاتة واحد. اتنين. اه? تسعة سبعة الف اتنين تلعة خمسة. بتقول ايه? نص. اجي! ثلاثة سبعة اتنين خمسة الف واحد تبقي تب ازاي دي! سوف اقول لك يا خواجه ديت تسمع بس وبابين! والعبين يعني عدد مهول قوي ايه فعملتو ايه معلوم؟ تابط في باب الحديد ما عارف ده اللي فيه تمثل الرمسيس الرمسيس والفسقية كان. ايه فاعرفوا كانوا زمان زي محمك لها ايه زيز ايه حدوك هده الرمسيس دي كان هلاك من زمان اه انت من زمان؟ لا لمس من زمان تبقى من تب <تصفيق> لزم دي خلينا في الهكسات حلو قاو. قد بقى وفرد ما? ايه? عايزك رمسس بخدمة ده انا هقال. خلو قاو. علع نهي يا ابو لبعد ايه? دي رمسس بيان. ونزل جادي. اتخلنا. ايه بس يا رمسسو. معل. التمثال. ايوة التمثال ما التمثال دي. معلو عب التمثال ما قال. اتكلم. يا جدع افهم. الكلام ده قبل ما يتمثلو. <تصفيق> السير. اه ما هو نازم نشيل بعض. اه. آه. ما هو ساعات يقصد نقف مطراحه. اقف <تصفيق> مطراحه. اقف مطراحه خبان. انا ما قلت لاشي. ما قلت ليه. ده كان يوم. قال لي تعيق ابو ما عايزك في خدمة. خلوة. ما اخدش عنده بنشيل بعض. اه باب. قال لي توقف معي بس مطراحه اخطف رجل لحد البيت وعلي. توقف فان. المسال اللي بتاعتي داي. القاعدة بتاع تمسال. قلت لعت وقفت حطيت رجل على رجل تشوفني ان خليق المطق وقت خطس رجل على رجل تعز النقحه وجماعة السياحه عملين يلفوا حوالي اياه ويصوروا اياه وانا حتنقب رح يتلقب على السلابة عايز اهرش مش مالك <تصفيق> وقف لو فات حد من بتوع المتحف. ايه. وغش شك فيا كده ولا كده يتحص رمسيس مخالفه تبقى مش عطيفة. ايه فلامس مات. يا خبيبي انا مليس داوة برمسات. اه. خلينا في الهكسات اللي هجمين سداد الخبيض وانت مستني اللي عملت مع رمسيس، انا بقى يومها كنت لابس اجلبها ده انت فالهم المخدسة الجديدة بتاع خبصة لبيدي خفز صح انا بس عايزك تحفظها بس. على حتتها كان عاوز اعرف عملت خطفت رجلي لحد إيه؟, بتاعي آه آه. ايه ما الهكسات خططت رجل لحد البيت اه وركبت جاحص العنابي بتاعي العنابي اه عنابي اه ايه على بعضها دي كده وجبت سيف حاجه بتاع التسعين متر حد 90 متر طول وثمانين 80 عقرب <تصفيق> آه سيف اه وكبست لك على الجماعه دي شفته في وما كاش شافوني كده رايح على البيت إيه؟ قالوا بس ده ابو كشوا على عزبة النخل ولا ايه وراهم اول ما شافوني داخل وطنقل من بين النخل ايه با وبسيف حاجة بتاعت تسعين متر برضو ها ورحة شاشني من قدام انا والحمار فلقني نصال نصال عبصت عليا الشمال ما لقتناش ايش <تصفيق> <تصفيق> كشيت قلت الله رحت في دهي يا ابو المميع اشتغل ياري ايه عملت ايه با اضعت السف بتاعي ايه با وقلت هكساف قالوا ايه يا ابو لمعة قلت بس افا ولا تصطح بطل يا ودرح وقفين بطل بطل عد يا جنة عد كلهم حدش نقص قالوا لا قروح بحشتكم حشة واحدة قسمتها من الثان قسمت الهكسوس لثان خليتك الهكس في ناحية والسود في ناحية <تصفيق> يا. اه دي مصيبة تقيل قوي دي ده الحف ده خسل ده ده, حصل ده, آه ده اللي خسل ده شقالك اللي فقى نسان كاده سايتهم نسان واه وهم كمان لكن ده لا اين اقوله انت بس بتقول في ود منهم رخوخذك بالسير اه انت والجخص اللي اننا ببسات طب وغلو تتعدي ما بقيت عارف نفسي من جاحش مصن لفكرة اللي يعملو كده هو على سر خطر يقسمه نسان لازم يموت وده اللي حاصل لم؟ وده اللي حاصل ما مات موت ما بعقل لك انت يفلقوني نص تنك بالسيف ما ماتي انت انت وزنها يعني مخه توزنها حتى بالمخ يعني ما هياش عايزه حاجة يعني واحد يفلقوني نص تنك اهو يموت مات اه موت قامت واتحدث بقى انا ميت دلوقتي ما ضرش اكلم كان حضر موت ما هياش حد غير كده خلي بالك موت يعني مات اه انت موت قبل كده ايوه موت قبل كده واحد ومات اهدى عشان تعملها داي موت موت موت موت موت موت موت وده فاناني وقفعت نفس ومن ظلمك رغت النار لقيتها زحمة يا خواجة يا خالقنا المخاليق اللي في جهنم اللي زي النمل ده في جهنم حاجه مهونه وانا داخل بقى من الباب اللي على ايدك الشمال ما انت عارفه 1000 ميل لايتك مخاليق هنام لهناك في جهنم اه اضرب بطرف عينك الشمال ده حاوي ولا سيمة ولا انتخابات ولا حاجة ابدا زحمه على ايه ما انا مش فاهم ايه في زحمه كفايه ما عجبنيش الحرق قاعد ما نكره حتى في الدنيا خلي بالك اي هم الخقتان ايه ده والكدب ما قبل همش <تصفيق> لا ما هو باين <مع> ما عجبنيش الحر جعت من جهنم لسه واصل من جهنم لسه جاي حالنا اهو على فكره نعم خالق بيسلم عليك التفاهل <تصفيق> خالدي جهنم هو خالق ده وش ناعمه بيقول لك دخل عليه شت ابعت له طب والله العظيم ما انا بعت له انا مالي انا بلغتك انا مالي يا اخوية تبسوف بقى انا عاوز لقولك واخد فصر اتاليانو زريف ولمس انت حطاف شرط ايه برخله امال يا اخوية حابة زمي من الصبح لعرفت بحبح كلمة كده ولا كل مكان احنا عندنا هناك فأسينا في خطة ارض وسع كبار, كبار كبار كبار اه في وجه خطة الارض الوسع دي في واخد نخلة اه طوال طوال طوال نخلة فصة عمد ورع عالية او حاجة اتتوايتو كان فاق النكله دي بيوخد وابوط خين الكلام ده هو فيه وابور تخين في وابوط خين وابو رفيع لا يا خفيف ده مش الفكر انا ما يعني ما زي حضرتك كده وانا وابوط خين تخين, تخين بتاع دته العام خلطته بودرة اهي <تصفيق> يكونش قصدك وابوط حان ايه فهو هو ده تخين هو النكله مفاق اه وبعدين ما خلاها الفطره خلصت خلصت سيه يا ابني دي حاصلة يا الرنبولة ما أنا جايلك اه دعالة أصلهناك بقى زمان واحنا صغيرين كنا بنشوف الجحص طالع النقلة بالله نازل حنهزل بد... <تصفيق> <تصفيق> انت بيولي اه بس على مهنك يا جحص يتلاتوا اللقلة <تصفيق> انت حقدمني فيني كمان زي كنت انا الجحص <تصفيق>